بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المسرين نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد نواصل القراءة في كتاب الكبائد لإمام الذهب رحمه الله حيث انتهينا إلى الكبيرة الثالثة نعم بشتباه الله من آل الرحيم محمد للأسف العالمين صلاة والسلام وعلى أمه الله من الآلات سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آل المسلمين وصلنا نسلين من الضيظة أمنا نعضى الضالة للعالمين ورحمة الله تعالى الكبيرة الثالثة السفر لأن الساحرة لا تدعون أن يبقوا قال رب تعالى لكن الشياطين كثوا ويعلمون الناس السكر ومال الشيطان من العلم يقوم بكتعليه أن يسعني السكر إذا تجعك إذا تجعك إذا تجعك بك وقال تعالى كاروت ومعبود وما أعلمين من أحد الثاني هو بإذنكم فلا جفهم لجعلهم منهما فالشفهمون به من نفر وجوده إلى أعقاب ولفت عليهم من الشراب مالا من الآخرت من خلاح قال المصنف رحمه الله الكبيرة الثالثة السفح ومر معنا أن أنذكر رحمه الله الكبيرة الأولى الإشراك من الله والكبيرة الثانية قتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق والكبيرة الثالثة السحر وعند مراعاة الترفيذ في الأخطر فتقديم السحر أولى على القتل على قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق لأن السحر كثير كما قال المصنف رحمه الله لأن الساحرة لا بد أن يكفر يعني لا بد أن يكون كافرا لا يمكن أن يتعاطى السحر إلا بالكفر بالله عز وجل وقد جاء السحر مقدما على قتل النفس في حديث اجتنب السبع الموبقات قالوا ما هن يا رسول الله قال الاشراك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله الا بالحق فان تقديم السحر لانه قد في حديث جناب السبع الموبقات ولان الساحر لا يكون ساحرا الا بالكفر بالله سبحانه وتعالى ثم أورد المصنف رحمه الله بعض الأدلة الدالة على كفر الساحر وصدر كلامه على هذه الكبيرة بقوله لأن الساحر لا بد وأن يكفر يعني لا يمكن أن يكون ساحرا إلا بالكفر بالله جل وعلا بل إن قوة سحره بحسب قوة كفره فكلما ازداد كفرا بالله جل وعلا ازداد تمكنا في السحر والسحر أمر لا يتوصل إليه ولا سبيل إلى تحسينه إلا بالكفر بالله جل وعلا والتقرب للشياطين وعبادتهم وطاعفهم من دون الله عز وجل وذكر هنا المصنف ما جاء في سوره البقره فيما تعلق بالسحر و بالله جل وعلا حيث اورد قول الله جل وعلا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وهذا الجزء من آية في سورة البقرة مع الآية التي قبلها يعني مع تمام هذه الآية التي هذا جزء منها والآية التي قبلها والآية التي بعدها فيها دلالات عديدة من وجوه كثيرة على كفر الساحة واكتفى المصنف بالإشارة إلى بعض المواضع من هذه الآية فتنة على كفر الساعة فأشار إلى قوله ولكن الشياطين كفروا وقوله إنما نحن فتنة فلا تكفر وقوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاقه فهذه ثلاثة مواضع في الآية تدل على كفر الساعة وإذا تأملت السياقة بتماما تجد أن هذه الآيات في هذا السياق دلت على كفر الساحر من وجون سبعة الوجه الأول في قوله تبارك وتعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوثوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم فهذا هو الوجه الأول في الجلالة على كفر الساحر وبياني أن السحر لا يكون إلا بنبد القرآن بل لا يكون إلا بامتهانه ومما يتقرب به الساحر للشيطان ليتمكن بالسحر امتهان القرآن ووضع الأذى والقادرات عليه أو إلقاؤه في الخلاء أو غير ذلك ولهذا كلما كان النبذ للقرآن أسد كان هذا أعظم تقرباً من من يطلب السحرة إلى الشيطان فهذا الوجه الأول الوجه الثاني في قوله واتبعوا ما تثن الشياطين على ملك سليمان المرحلة الأولى نبدأ القرآن والثاني اتباع الشيطان اتباع الشيطان عبادة له من دون الله وطاع له من دون الله وهذا كفر بالله عز وجل الوجه الثالث في قوله وما كفر سليمان ونفي الكفر عن نبي الله سليمان في هذا السياق الذي فيه دم السحر وبيان بطلانه وفساده وتبرئته ونبي الله منه بتبرئته من الكفر دليل على كفر الساحر الوجه الرابع وما ذكره المصنف فيما في في ذكر من الأدلة ما ذكره أولا وهو قول الله عز ولكن الشياطين كفروا ويعلمون الناس السحر ففي الآية التنصيص على كفر الساحر لأن الساحر تلميذ للشياطين وخريج لمدرستهم ومتتلمذ على في هذا الذي هو كفر كما هو منصوص الآية ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فالساحر كافر وتلميذ لهذه المدرسة الكفرية مدرسة الشياطين تلميذ لهذه المدرسة الكفرية مدرسة, مدرسة الشياطين فهو تلميذ من الشيطان ومتفرج في مدرسته فهذا الوجه الضابع ولكن الشياطين كفروا الوجه, الوجه الخامس ما ذكره أو ما أورجه المصنق وقال الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول يقول إنما نحن فتنة فلا تدفر وهذا في قصة هاروت وماروت لدينا جعلهم الله عز وجل فتنة للناس في هذا الباب وفي الآية التنصيص على أن تعلم السحر, السحر كفر إنما نحن فتنة فلا تدفر أي بتعلمي فلا تدفر أي بتعلمي بتعلم السحر فهذا الوجه الخامس في دلالة هذا السياق على كفر الساحر الوجه السادس ما أشار وأورد المصنف رحمه الله وهو قول الله تعالى وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِهِ أي ليس له أي حقٍ ونصيب يوم القيامة الخلاق هو النصيب فلا خلاق له أي لا نصيب له ولا حظ يوم القيامة وهذا الانتفاء أو النفي للحظ والنصيب والخلاق عن الساهر يوم القيامة هذا من الدلائل على كفره الوج السابع والأخير في الآية التي تري هذه الآية وهي الله تعالى ولو أنهم آمنوا اتقوا لمثوبة من عند الله يتيرل لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا فهذا دليلا على أنهم ليسوا بمؤمنين بالكفار ولو أنهم آمنوا واتقوا ولو أنهم تركوا السهل وتركوا الكفر وآمنوا بالله واتقوا اللهудجل على. لنموبه من عند الله خير ف هذه وجوه سبعه في هذا السياق المبارك داله على على كفر الساهر والمصنف رحمه الله صدر الكلام على هذه الكبيره ببيان كفر الساهر واشار إلى بعض وجوه دلالات هذا السياق على كفر الساحر حيث أشار إلى وجوه ثلاثة والوجوه الجالة على كفر الساحر في هذا السياق سبعة من الناس كدوى أخذت من أفضل الآل يدخلون بالسجن ويقنون المكرام المتطط وما يشعرون أنه الكفر ويدخلون لتعلم السجن وعمالها وهي مكتب السجن وفي عقدنا رضي عن زوجته وهو ان حدد زوجي في نقطه انها نقطه بحيث ان من هذه التدريبات المذكوره ثم ديل وجه من الوجوه التي يدخل بها السحر على بعض الناس فيمارسونه ويتعطون فقال ان خرج من كلال يدخلون في السحر ويظنونه حراما فقط أي ليس كفرا يظنونه حراما فقط وليس كفرا وعلمهم بأنه حرام وحده كافي في عدم الدخول علمهم بأنه حرام كافي في عدم الدخول فيه بعض الناس وعياذ بالله مخذولا في هذا الباب تجد تجد ان ميول نفسه تنازعه لا رغيان كبائر وفعلها والتمادي فيها حتى ان ان بعضهم يوال نفسه في, في هذا الباب في تهوين الامر و, و, و فينازع اولا في هل هو كبير ام صغير الناس أولا هل هو كبيرة أو صغيرة ثم هل هي كبيرة مجمع على أنها كبيرة أو لا ثم أيضا يغالق نفسه بهذا الباب هل هي كبيرة كبيرة عظيمة جدا وإلا كبيرة يعني ذلك فيبدأ ينون الأمر على على نفسه ثم يصل إلى مرحلة يقول كبيرة وليست شركا وليست كفرا وهذا كله من اتباعه خطوات الشيطان في رشيان الكبائر والوقوع فيها ولهذا يقع كثير من الناس في الكبائر مع علمهم بأنها كبائر بسبب هذه المغالطات النفسية التي يدخلونها على نفسهم طمعا في تحكيق أهوائهم ومولاتهم بلا هذه الأشياء فهذا وجه أشار إليه المصدف أن, أن بعض الظلاب يظن أنها حرام أنه الحرام وليس شركا وليس كفرا بالله عز وجل فيرشى هذا الأمر وكما قدمت يعني كونه يعلم أنه الحرام وأن الله عز وجل حرمه عليه هذا وحده الجاذي في في, في في بعده عنه اجتنابه له قال وما يشعرون أنه أنه الكفر ومن يشعرون أنه الكفر ربما يعني يكون الأمر كذلك في بعض هؤلاء الضلال ما شعر أنه كفر ظن أنه حرام مجرد وربما أن هذه نوع من المغامضة النفسية التي أشرت إليها يغالق نفسه في التهوين في, في التهوين في التهوين من الأمر المحرم الذي يغشى فيقول لنفسه هذا محرم أو ليست بتحريمه بحرمة شديدة أو ليس هو بالكفر يعني وإن كان كفرا يقول ليس هو بالكفر الذي هو الناقل من الملة أو نحو ذلك من المغالطات النفسية التي بها يزوج بنفسه في تعلي هذه الكبارة بل هذه الكفريات الناقلة من الملة قال وما يشعرون أنه الكفر فيدخلون في تعلم السيميا وعملها السيميا هذه كلمة عجمية ليست عربية وهي تعطي أشياء ويكون فيها شيء من الإيهام والتخيلات ونحو ذلك فربما أن السيميا ونظائرها من الأمور هي فطوات تأتي في مقدمة تعاطي السحر والتمكن به والضلع به فيدخلون في في تعلم السيميا وعملها وربما أيضا مثل الأشياء التي تسمى الآن في زماننا خفت اليد سفة اليد أو الحركات السحرية أو الألعاب البنوانية التي تعتمد يعتمد ببعضها على السرعة في الحركة وكثير منها يعتمد على تعاطي السحر كثير منها يعتمد على تعاطي السحر مثل أن يردف أحدهم في الهواء غير منسك بشيء أو يكون جالسا في الهواء أو يرتفع عن الأرض ليذا درجه متر أو لترين ويبقى مرتفعا و وهذا وهذا من من من السحاطين وهي التي تقل حتى وان أقسم في المقابله نعم وساله انه ليس بيساحر وانه لا يعطى السحر هذا كثير في الدجالده لا لا لا التغريب الناس وطلعوا فهذا ولا شك أنه من السكر ورفعه هذا إنما هو من معونة الشياطين له وتعارونهم معه لإتباعه لهم وطاعته لهم وعبادته لهم من دول الله ولتقربه لهم ولهذا يحصل منه مثل هذه الأشياء وكثير من عوامل المسلمين وجمهارين في مثل هذا الباب تنطل عليهم أكاذيب هؤلاء بقوله من هذه خفة خفة جيد أو مثلا سرعة حركة أو مهارة أو أشياء من هذا القبيل وهو سحر وهو سحر قطعا وهو من عمل الشيطان ومن تعاوم الشياطين معهم قال في تعلم السيبيا وعملها وهي منقو السحر وهي منقو السحر يعني هي أعمال سحرية وأيضا هذا يفيدنا فائدة في أن السحر, السحر له مجالات متعددة وأيضا تمت طرائب, طرائب عديدة للدخول فيه وكلها تصب في مصب واحد جاءت الإشارة إليه في الآية الكريمة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان تباع الشيطان والتقرب إليه أنواع القربات طاعة فيما يأمر هذا هو المدخل وقد حدثني شخص هداه الله عز وجل من من هذا الأمر وقد أوشك ليدخل فيه فقال إنني أتيت سائرا وقلت له أرى عندك كذا وأرى عندك كذا وأرى أنك تستطيع على كذا ووجار لي يقول فقلت له أنا أريد أن أكون مثلك أريد أن تدلني على طريقة يقول أعطاني مقدمات طويلة وقال لي أريد أن أعطيك أموراً تفعلها بدقة ولا تترك شيئا منها وغدا في الصباح ستكون مثلي تماما وعندك كل هذه من ولكن فألتزم بكل ما أوجهك إليه فألتزمت التزمت له بذلك يقول فقال لي تذهب إلى شاط النهر عند غروب الشمس والشمس تغرب بين قرن الشيطان ترى هذا الوقف عند غروب الشمس وقربها من الغروب وارتقت عند عند مساطئ النهر واستقبلا الشمس بينك وبينه وقال واعطاني اسماء وذكر لي من لي لي هذا الشخص الاسماء التي او الاسم الذي اعطاه اياه هو اسم من الشياطين قال تقف عند الغروب اذا دنت من الغروب تبدا تنادي هذا الاسم تبدا تنادي هذا الاسم قال فإذا ناديت كم مرة بصوت سيأتيك من داخل البحر حيوان مفزئ ووصف له هيئة وذكر له هو هيئة قال سيشق الماء وسيأتي إليك وسيناديك باسمك وسيطلب منك أشياء فكل ما يطلب منك استجل ولا تترجل افعل كذا قل أفعل لا تفعل كذا قل لا أفعل فتسفزيب له يقول فذهبت ذهبت إلى حيث وجهني ووقفت في الوقت نفسه ولما دانت الشلس من الغروب بدأت ناديه يقول بالفعل جاء حيوان من وسط البحر مقبلا عليه حتى قرب مني وهيئته مفزعة ناداني باسمي قال فلام قلت نعم يقول من توفيق الله لي أن أول اول طلب طلبه مني ان اقوم ب امر نساء نشاه قوية على المحافظه عليه يقول هذا من نعمه الله عليه ويحمد الله كثيرا واشكره لكل النعمه الله عليه أن اول امر طلب مني امر النساء على من صغري على نشاه قويه على المحافظه عليه فاول ما بدا يلقاترك الصلاه اول الصلاة. يقول فراسا بدون تردد ولا تلاعب في الصلاه لا الصلاه ما يترك يقول فصاح بصوت و وذهب ساق الباب ولم اعرف يقول بعد ايام لقيت من لقيت جاري هذا فيقول لما لقيته وإذا به اشتد غضب عليه وقال آذيتني وأضررت بي يعني بمعنى أنه أسل لهم شخصا غير مطاوعا والاتفاق معه أن لا يرسل لهم إلا من هو مطاوع فآذوا وتعرضوا لهم بالأدى لأنه يعني أسل لهم من ليس مطاوع الشاهد من. من, من, من هذا هو أن الصحر لا يكون إلا بهذه الطريقة وإن قرأت التسير بن كثير أيضا ذكر فصة طويلة فيها, فيها مثل هذا الأمر هي التقرب للشيطان بنبذ القرآن التقرب للشيطان بترك الصلاة التقرب للشيطان بطاعة في الفجور والفواكس التقرب للشيطان بالدبع لغير الله سبحانه وتعالى تقرر الشيطان بفعل العبادات المحرمة والأذكار المحرمة وهجر القرآن والأذكار المسروعة فهذه كلها مناخذ ومداخل تكون أو يكون بها الوقوع بالسحر وتعاطي ثم أشار إلى المصنف رحمه الله أشار إلى الآثار أو النتائج التي قد تقع من السحر والتأكيد على أن السحر منه ما هو الحقيقة يعني ليس السحر كله خيال منه ما هو خيال يعني أشياء تخيلات للأبصار يضع سحرا فيجعل الأبصار تتخيل مثل فقال الله عز وجل يفيل إليه من سحرهم أنها تسعى فلا تتحول وإنما يكون خيالا ومن السحر ما, ما, ما هو حقيقة فيمرق ويقتل ويفرق بين الزوجين ونحو ذلك فأراد المصنف ينبه على أن السحر له حقيقة قال وفي عقد المرء عن زوجته وهو سحره وفي محبة الزوج لبرائته وفي, بغضه وفي بغضها وبغضه وأشباه ذلك وهذه كلها حقائق تنشأ عن السحر وتترطب عليه وما ما يسمع عند أهل العلم بسحر العطف والصرف العطف اول في محبة الزوج لمره هذا سحر عقذ يعني عقذ احد الزوجين على الاخر عقذ احد الزوجين على الاخر وصرف صرفوا عن احدهما عن الاخر صرفوا عن عن الاخر او وضع بغضه وبغضه يعني انشاء بغضه بين الزوجين انشاء بغضه بين الزوجين فهذه كلها من الأمور التي تتركب على السحر ومنها إضرار بالبدن وحصوب بعض الأمراض الشديدة والمزمنة والموت إلى غير ذلك من الأمور التي تتركب على السحر وتنشأ عنه قال وأشفاه ذلك يعني هذه مجرد أمثلة بكلمات مجهولة أكثرها شرق وغلال قوله بكلمات مجهولة أن يقوم بها الساحر بمعنى أن الساحر عند بلئه بالسحر يتمتم بكلمات مجهولة قلاسم وكلمات غير مفهومة وأحيانا يأتي معها بآيات من القرآن امتهانا للقرآن وخلطا له بهذا الباطل وتقربا للشياطين بذكر كلمات الله مع الشرك والباطل ولهذا قد يكتب الساحل ورقة فيها آية الكرسي ويضع مع آية الكرسي أسماء شياطين أو يضع طلاشم أو يضع سلبان أو يضع شيء من القانوات القليلة التي قد ذكرها بالعين يضعها معاءة الكنسي ويوضيها هذا الشخص ويقول علفها أوضعها في مكان كذا ويكون الشيطان ويكون الساحل فقد تقرب على الشيطان في امتهان القرآن فيقع السحر فيقع السحر, فيقع السحر. كلمات مجهولة كلمات مجهولة وغالباً غالباً وهذا نبى عليه عدد من أهل العلم غالباً السحر لا يعمل إلا في الليل في, في, في الظلام ولا يحب الساحر أن يعمل إلا, إلا في الظلام وفي الظلام وفي الخفاء يقوم بممارسات أشياء لا, لا يراها من عنده وإذا كان عمل, عمل السحر في النهار فإنه يعمله في غرضة غير مميئة يغيب الضوء غير مضيء في القباب وزياده في الظلمه في الرياض ياتي باسقه واخر ويعج المكان بالدخان وبالدخان والبخور وفي الظلام خير في وسط الدخان وفي هذه العتمه يعمل اعماله السريه ويقوم بتقربات للشياطين ويقوم بامتهان للقرآن ويقوم بوضع أذى عليه بأمور ربما لو رآها بعض من أتاه من, من عنده شيء من الإيمان لنفر وفر ولكن غالباً, غالباً السحر لا يكون إلا في الليلة, في الليلة الضلماء أو في النهار في غرفة مغلمة ومع أكثنة وجو معتم وبيه يتم تعاطي السحر قال أكثرها شرك وغلال يعني الكلمات التي يقولها الساحر وقول أكثرها شرك وغلال لأن بعض ما يقوله الساحر أو ما يأتي به الساحر آيات لكن لا يأتي بها وولا يقرأ مقابع من, من الآيات على وجه التعبد لله والتقرب إليه بكلاوة كلامه وطلب الشفاء منه لا ياتب الآيات بنية امتهانها ومسيها من بعض ويكتب الآيات بيده على الأوراق ليس تقربا إلى الله بذلك وإن وإنما بإرادة امتهان الشيء. القرآن تقربا بذلك للشيطان نعم وحد الساحر للقتل لأنه مكتمر رضي الله تعالى وطار عليكم قال نبي الله عليه وسلم انتنه السبع المبطال فذكر منه السحر فذير فقل عليكم ربناه لا يكون فيما يحصل فيه والآخرات قال وحد الساحر القتل قال وحد الساحر القتل أي غربة بالصير كما سيأتي فيما يروى مدفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حد الساهري ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف فهذا حد سيأتي معنا بعض الآثار عن الصحابة في قتل الساهر وأنه يقتل مجرد أن يقضب عليه متلبسا بالسحر متعاطيا له يقتل مباشرة بدون استتابة بدون استتابة لا, لا, لا يعرض عليها أن يتوب فإن تاب فإن تاب لم يبتل وإن لم يتب قتل فإنما يبتل مباشرة دون استتابة وهذا معنى قول أهل العلم أن السحر يبتل ولا يستتاب وهو معنى قولهم أن الساحر لا توبة له الساحر لا توبة له وليس معنى الساحر لا توبة له أي أنه لو تاب بينهم وبين الله توبة صادقة لا يقبل الله, الله توبة ليس هذا المراد الله عز وجل يقبل توبة من تاب مهما كان ذنبه ومهما بلر جرمه لكن قولهم لا توبة له أي بينه وبين الناس لا يقبلون منه توبة لا يقبلون من منه توبة إذا طبض وقال إني في الله توكفي لله فيضرب السيد وتفصل يفصل أسه عن بذنه وإن كان صادقا في التوبة يتوب الله عليه يتوب الله عليه لكن لا تقبل له توبة عند الناس إذا, إذا ضبطا يعمل هذا العمل لا تقبل له توبة قال وحد الساحري القتل لأنه كفر بالله أوضار على الكفر قوله أوضار على الكفر لأنه يفتاز لها لأن الأمر واضح والأدلة التي ذكرها هو أحمد الله صريحة واضحة الدلالة على كفر الساحر وأن الساحر لا يتعلم الساحر إلا بالكبر واتباع الشياطين فالساحر يقتل لأنه كفر بالله سبحانه وتعالى وهو بسحر مرتد عن الإسلام وخارج عن الملة مبدل للدين قد كفر بالله جل وعلا وعبد الشياطين وأطاعهم من دون الله جل وعلا قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتربوا السبع الموذيقات فذكر منها السحر والسحر ذكره مباشرة يلي الشركة بالله جل وعلا وهو من الشرك بالله وهو من الكفر بالله عز وجل ولا إشمال في عطف السحر على السرك مع أنه سرك وكبر قد يعطف على السيء بعض أفراضي تأكيدا عليه يعني قد يعطف الخاص على العام قد يعطف على السيء بعض أفراضي فالسفر هو من الكبر وهو من السرك بالله جل وعلا قال فليتقل عبد ربه ولا يدخن فيما يخسر به الدنيا والآخرة قولا ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والاخره هذا فيه ان الانسان بالسحر يبيع دينه وبذهاب من الساهل يكون بائعا لدينه فيخسر الدنيا والاخره وهذه الحقيقه الساهل من ادل الناس واحقرهم في الدنيا واقدرهم و... و... سيتواجد دائما حملا في موحش في الظلم في القادورات مع القادورات في قدارة في قدره في شخص في هيئه في مكانه في مقعده وهذه خساره له في الدنيا اما في الاخره كما قال الله سبحانه وتعالى ما له في الاخره من من خلاء اي ما له من حظ فالساحر خسر الدنيا والآخرة خسر دنيا مرقا لم يحصل بسحر إلى الدنيا ولم يحصل الآخرة فهو دينه بالسحر وكذلك من يأتيه كذلك من يأتيه هو باع, باع دينه بالسحر باع دينه بالسحر فالساحر هو باع لدينه ويوجد رسالة صريرة الحجر كبيرة الفائدة بعنوان بائع دينك مطبوعة ومتداولة لقضيلة الشيخ عبد المحسن القاسم إمام المسجد النبوي حقيقة رسالة قيمة جدا بهذا العنوان بائع دينك وعنوانها مثل ما عندنا هنا في قول الإمام الذهبي ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والآخرة لأنه إذا تعاض السحر أو أتى الساحر فإنه يكون بذلك قد ما عدينا وهنا أيضا بهذه المناسبة منبده إلى أن اتيال الساحر حتى وإن كان لقصد حل سحر حتى وإن كان لقصد حل سحر فإنه يحرم ولا الحلم وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنشرة ويحل السحر المسطوب فقال هي من عمل الشيطان وقوله عليه الصلاة والسلام هي من عمل الشيطان أي حل راب بسحر آخر وبالذهاب للسحرة فهذا من عمل الشيطان أما حل السحر ذي القرآن ورقية المشروعة فهذا أمر يندب وا وا وا ويسرع بقدره وقدره جبريل النبي عليه الصلاه والسلام لما سحر قال بسم الله اعقيك لكل شر يديك ومثل كل شران والحاسد الله يشفيك بسم الله اعقيك فيرفع بهذا وبالقران وبالمعوذتين وبالاذكار المشروعه كل ذلك يكعل ووضع ما يسرع أما أن يؤتى للساحر لحل السحر فهذا لا يحل ولا, ولا يحل السحر إلا ساحر هذا معنى قول السلام لا يحل السحر إلا ساحر فلا, فلا يجوز أن يؤتى أما حله بالقرآن والدعوات الماثورة والانتجاء إلى الله سبحانه وتعالى فهذا لا بأس به وأما اتيال الساحر فلا يحل ومن ومن ذهب لحل السهر عن نفسه أو غيره فإنه مثل من أراد أن يداوي زكاما فسبب جنانا أراد أن يتخلص من مرض في بدنه أو في عضو من جسده فهذا مدينة لأنه بلهابه للساحل يهدم دينه فيكون أرادا يطبب شيئا يسيرا أو مرضا يسيرا يزود الله عز وجل أو يصدر على المرض محتسبا راجيا ثواب الله سبحانه وتعالى فيكون كفارة له فلا يقنع بذلك ويذهب إلى الساحل ويبيع دينه عنده لعلاجه او ننه من, من, من هذا المرض وهذه العلله التي اصابتك فعلى كل حال تيان الساحر بالله يحل حتى وان قصد وحتى بذلك حل السحر عن المسحور وارغب بان يجوز تيان الساحر لحبل السحر هذا إغافة لما فيه من شرع وبلاء هو في الحقيقة فيه قرار لوجود إقرار لوجود السحرة إقرار لوجود السحرة والإقرار للذهاب إليه بينما الواجب السرعي والمضروب من المسلم أنه إذا علم بالسحر وبوجوده أن يبلغ عنه وأن يوصل أمره إلى من بيده ولئة الأمر تخلص المسلمين من شرعه لا أنه يقال إنهب ليه ولا أن يحذر الناس الذهاب إليه بحجة أو بعلة حل السحر ويأوى <تصفيق> <ويقال> عنه <تصفيق> بلي صلى الله عليه وعلى أنه سلم أنه مبار من حفظ الساحب عنه يطلقه بسيط فقال رجالة ابن عبدال فقال كتاب عمر رضي قرد تعالى عنه قبل موثي المسلم أن يقفلوا كل مساحل وزاهرة ثم أورد ما, ما يدل على هذا الحكم الذي ذكره وهو أن حد الساحر القتل فأورد هذا الحديث وقال الصحيح أنه من قولي جند وقد صحى عن جند القتلى الساحر وأيضا عن عمر كما أشار إلى هذا المصنف أنه كتب قبل موتي بسنة أن كل ساحرة وساحرة وكذلك صح عن حقصة وضبع عنها أنها مرت بقتل ساحرة سحرتها وجميع هذه الآثار أوردها الإمام شيخ الإسلام محمد العدوهاب رحمه الله في كتابة توحيد باب ما جاء في السحر على ان الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يدخلون الجنه من قام قاطع رحم مصدق بالسحر او وذكرهم مدمن قمن وقاطع رحم وهاتان كبيرتان من الكبائر إدمان الخمر وقطيعة الرحم هذه من, من الكبال العظيمة ومن أكبر الكبال ومصدق بالسحر هذه هي كفر بالله كفر بالله جل وعلا من أتى كاهنا أو عضاقا أصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كيف يصدق بالسحر؟ ووالله عز وجل في مواضح من كتابه على ما مر معنا بيّن كفر الساحر في آيات تتلى واضحات كيف يصدق فمصدق بالسحر تصديق السحر كفر ويصدق و... و... أما الهب من الخمر وقاطع وحنف هذه من الكبانة أما تصديق السهر فهو كفر بالله عز وجل نعم عندي مسعود رضي الله فعال عنه منبوعة الربع والسماء موسي ونفو هو أفع سنوات نعم هو لطنوح من السهر وهو تحبيب المرأة إلى الزور العين ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الرقى والتمائم والتيولة شرك رواه أحمد هذه الأشياء التي ذكرت في الحديث الرقى والتمائم والتيولة غالبا هذه الأشياء توجد عند الساحر وهي من الأمور التي يمارسها الساحر يمارس الرقية وعنده هالي الأشياء التولى والتمائم التمائم حجب وأشياء مثلا رقاع يكتب فيها يكتب فيها وتغلب وتوضع في علم أو في أشياء أغلفة من الجلد أو نكوه وتعطى لمن أتى إلى الساحر ليعنلقها في بيته أو على رقبته أو في عضده أو نخو ذلك فهذه الأشياء ليسوا أيضا الرقية الساحر يرقي ويبرأ وينفث على من أتىه وينفث أيضا على الشيء الذي يعطيه للشخص من ورق أو من كتابات فالرقية عنده و... و... و... والتمائد أيضا عنده والتولى الخرز والودع والصدق وكل هذه الأشياء أشياء توجد عنده الساحر ويمارس بها سحرة إضافة إلى العقد أو أيضا ما يطلبه ممن أتاه بأن يأتي له بأجزاء من شعر من أراد سحره أو مثلا بعض ملابسه أو نحو ذلك فهذه كل أشياء توجد عند الساحر وعندما يضبط السحرة يذكر في الموجودات التي تضبط بحوزتهم مثل هذه الأشياء ودائما يوقف على مثل هذه الأمور عند السحرة فالساحر عنده رقية لكنه رقيقه قلاسم مثل ما مر وتمتمة وكلمات سحرية وقد يمزجها بقرآن أو آيان أو حديث أو أشياء من هذا القديم وايضا التمائم قد يكتب ايات قد يكتب قد يكتب ايه الكرسي كامله او سوره الاخلاص كامله لكن فوقها وتحتها وفي وسطها اسماء للشياطين وحروف وسردان وكل ذلك قصد به التقرب للشيطان بامتناه القرآن الكريم وايضا التوير فاتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا شر الرقى والمراد بالرقى أي الرقى المعمودة عند المشركين الرقى المعمودة عند المسركين قال ابتوالا نوع من السحر قالوا في تعريف ابتوالا إن, إن سي يزعمون أنه يحبب المرأة لزوجها ويحبب ويحب الزوجين كل منهما إلى الآخر والتميمة خرزة يزعمون أن ترد العين والتميمة هي ما يعلم سواء كانت خرزة ترد العين أو أيضا مثل ما أشرت في الرقاة التي أكت فيها والتعاليم التي ينفذ فيها الساحر و ممن من أن يعذقها وعلم أنه كبير من هذه التبارث لما علمتهم أنه الأمر يجعل خلق كبير من قمة وما ترى الخلق الرديم ولا البعيد فهذه الموضوع مني التفسير للمغير العالمي أنه يشفى جدا على الجنة لن ينفق به الله ولا شيئا إذا كان قريب العالم في جاهلية قد تشأل في بلاد وقصر أعوذلك إلى أراضي السلام وقل تنفيهم كافر أو لا يأتف بالعراضي اشتوار المعنية والتنفيدي والذائلة مجموعة والذائلة بالجأة لأحنا نتعرف كثير من المجتمع الشمال الثين أي تنفذ بالعراضي حتى أضطينا معنا الشمال الثيني بعد أيام وليانه أيها ما نعمل إنما قد ولم كان سائحا عند العرض مع الطوري كان استاذنا في عمان فان كان الاستاذ يكتب من اين الى هذا المسير الى هذه الشرائع الاسلاميه والكفايه واقتنامنا والواجبات واقتنامنا فان عرفنا هذا من مبادئ المسائل وهذا منه وقال تراث ورثنا لنا قوم <تصفيق> الشهيد من مناد التماثل ينظر الى ان الله تعالى على اتيه نعم فإني لا مغصوا بكوني ما شاء ما يجب علي غير ان ما كان على راسي ولست اشعر عن سؤال في علي من وماذا يجعل الله لكم نورا كما له النور لا يتم أحد إلا بعد العلم وبعد قيادة فجة عليك والله نطيبكم بالإبادة والغفوكم بإنه عبد الله تعالى وما كنا معذفين حتى نبعد رسوله فكاة سادة الصحابة بالكبشة ويمسي الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم تهريمه إلا بعد أشهر فهم في تلك الأشهر بعد ومن حتى يتواره النص كذلكم بالجنب كلهم أنتم يعلم حتى الاسماء النص إن شاء الله تعالى ثم دخل المصنف هنا في مسألة الجهال والعوام ودخول السحر عليهم ودهالهم للسحرة بسبب الجهل وعدم العلم وقد يكون هذا في بعض العوام قد يكون فعلا ما دار في رأسه ولا وقع في خلجه أو لم يخضر مثل الأمثلة التي ذكرها ويتوضح الأمر عندما قال شخص أسر وجلب إلى بلاد الإسلام والنسان الأعجمي ولا يعرف اللغة وبالكاد بأسر فترة طويلة حتى يحفظ الفاتحة وحتى يعلم الصلاة فهذه المراحل التي تأخذ وقت طويل وأشار المصنف أيضا مثل هذا متى أيضا يقيض له استاذ صبو يصبر عليه حتى يعلمه وإلا إذا كان استاذ فاجر أو استاذ يعني لا, لا, لا, لا يصبر على تعليم هاولا من إلا أن يتعلم وهذا أمر معروف وربما يدركها كثير من من يرون من يسلم في بلاد الغرب تجد الأمر فيه معاناة وفيه طول وبعضهم قد مثل ما قال الإمام الذهبي رحمه الله يعني بعضهم قد يفتح الله عليك فيعرف الموقفات ويعرف الكبار ويعرف كان الإسلام ويعرف فرائض الدين ويكون سعيد وقد تحصل لبعضها ولكن في فترة سريعة يعني نحن رأينا حتى بعضهم يعني من جاء ودرس هنا في, في, في, في, في المدينة بعضهم نسأل أن يقول له في الإسلام ثلاث سنوات لكن إذا رأيت معلوماته وعلمه بالنصوص وعلمه بالأدلة تجد أحيانا أفضل من كثير من من نشأه في الإسلام فهذه منة الله عليه وهذه منة الله عليه ويقول الذهب هذا نادر لكن الغالب الأعم أن مراحل معرفة بالدين وعلمه به تأتي في زمن طويل في زمن طويل إذا يريد الفضل فاتح يحتاج شهور حتى يتمكن من وإذا أراد أن يعلم فرائض الإسلام أيضا يحتاج إلى وقت فأمثال هؤلاء في مثل هذه المرحلة التي هي مرحلة انتقالا من الكبر إلى الإسلام وتعلمهم أعمال, أعمال الإسلام بالخطوات يُنذر حتى المثل التي أشار إليها قال فإن قيل لماذا يسأل هذه المراحلة الآن هو يفطوها في تعلم الإسلام دار في خلده آآ آآ آآ آآ أن, أن هذا الأمر مثلا محرم وأن يحتاج أن حكم قد يكون ما دار في خلده مثل هذا الأمر فالشاهد أن المسألة فيها تفصيل لكن شخص يعني نشأ في ديار الإسلام في وسط العلماء وفي معقل الإيمان والعلم شائع والخير منتجر وحجة الله قائمة فمثل هذا ما يُعذر مثل هذا ما يُعذر فالمسألة يُبرّق بين المثال الذي ذكره رحمه الله وبين من نشى في الإسلام وديار المسلمين وبين العلماء والكتب منكشرة والعلم المشتهر ووسائلها تعددت فالحج عليه قائمة لذلك نعم الكبير بالرابعة فرق الصلاة قال الله تعالى خلف من بلدين خلفون أطار الصلاة والتبع السحوات أسوب من يزيلها ثم نعم ثم قال المصنف رحمه الله الكبيرة الرابعة ترك الصلاة والصلاة عماد الدين الصلاة عماد الدين وهي أعظم بعد الشهادتي وهي أحد, أحد مباني الإسلام العظام ترك الصلاة كبيرة من كبائل الذنوب وموبقا من الموبقات بل إن تركها كفر بالله عز وجل على ما سيأتي ذكر الدلائل على ذلك عند المصنف رحمه الله والمصنف هنا أخذ يسوق الأدلة الكثيرة من القرآن على فطوة ترك الصلاة والتهاول بها والتكاثل عن, عن, عن فعلها وأن هذا من الدنوبة الكبيرة هو الآثان العظيمة. ومن يترك الصلاة من يترك الصلاة هو على حالتين إما أن يتركها جاحداً لوجوبها وجاحداً لفرضيتها وأنها من فرائض الإسلام هذا كافر باتفاق أهل العلم من ترك الصلاة جاحداً لها فهذا كافر باتفاقه أهل العلم. والحالة الثانية أن يترك الصلاة ليس جاهداً بل هو على علم بأنها فريضة وأنها واجبة وأن الله عز وجل يعاقبه على تركها ولكنه يتركها تهاوناً يتعمدوا تركها تهاوناً واتباعاً لأهوائه فهذا فيه خلاف في كونه كافر والصحيب من أقوال أهل العلم أنه كافر للأدلة الواضحة الصريحة في ذلك فقساق المصنف جملة منها تأتي معنا قال, قال الله تعالى فخلف من بعد خلف أضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف ينفون غيا إلا من تابع هذه لا فيها أن تارك الصلاة يلقى يوم القيامة غي فقيل انه واجد في في جهنم نعم قال تعالى فيه وهذا ايضا في التهديد لان تارك الصلاة ساهي عنها بأن له ويل انه العذاب الشديد ورقيل هو واجد في, في نار جهنم نعم في وهذا فيه أن أهل النار عندما يسألون ما الذي أدخلكم النار ما الذي سلككم فيها ورسلكم إليها فيكون في أول إجاباتهم ترك الصلاة قالوا لم نكن من المسلين قالوا صلى الله عليه وسلم فالأنت الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فكذا وهذا يعني ان الصلاه عهد على على المؤمن يجب ان يوفي به وان عليه وان يلتزم به وان لا يتوكع وفي في الحديث التوصيف على ان تارك الصلاه كافر قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاه العصر خالف عدل وهذا ايضا واضح في ان تركي الصلاة مثبط للأعمال ان فاتته صلاة العصري حبط عمله وقال بين العبد وبين الشرك تركي الصلاة وفي بعض الفاض الحديث بين العبد وبين الشرك والكفر تركي الصلاة وهذا صريح في كفر الساحر والشرك والكفر لا يأتي إلا, إلا مرادا به الشرك الأكبر والكفر الأكبر الناخل من الهلة فهذا من أصلح ما يكون في أن تارك الصلاة كافر بالله والحكم هنا متعلق بالترك ليس بالجهود قال بين العدي وبين الشرك تركوا الصلاة لم يقل جهدها, جهدها الكفر آخر لكن هنا الحكم متعلق بترك الصلاة والجحد أي شيء من أمور الدين المعلومة من الدين بالضرورة حتى وإن يكون يكن تركه يكون بذلك كافرا لجحد أما هنا الحكم معلق بالترك نفسه نعم ورسل الله عليه وسلم من ترك الصلاه الله قال مذكورا على وهذا الحديث ايضا من الادله على كفر تارك الصلاة قال من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ذمة الله اي امانه وعهده للمحافظ على دينه بالحفظ والعون نعم بالحفظ والعون فمن ترك الصلاة عمدا برئت منه ذمة الله وهذا من الأدلة على كبر تلك الصلاة لأنه لو كان باقيا على إسلامه لا, لا كان له ذمه الإسلام فكان له ذمه الإسلام فحب الله وكلاءته ورعايه بما عنده من الإسلام لكن برئه من ذمه الله أي ليس له هذه هذه الذمه من الله عز وجل تفضلا وتكرما على عباده المسلمين وقال عمر رضي الله تعالى عنه من يومنا في آنة في الإسلام أحضار في وهذا فيها أيضا دلالة على كفر تاريخ الصلاة وأنه لا حضر له في الإسلام وقال إمرأة من النفري يترك الصلاة وقف الكبر وقال أيوبس في ذلك نعم والله جل وعلا وجل يكاد يذيقك ذلك الشقيق ان جاء كان رسول الله صلى لا يرون شيئا من الخناق تقول في يقول لك يا وهذه بعض الاثار عن السلف في كفر تارك الصلاة وأن هذا الحكم شائع بين الصحابة ومشهور بينهم كانوا لا يرون شيء من الأعمال تركوا كفرا غير الصلاة نعم وقال ابن حسن لا ينفذ بعد الشرك عقموا من حتى يخرجوا أخذها وقتلوا منهم بغي حق نعم ورواه النام على الضراء عن الحسن يعني كلام بن هذا ممكن أيضا نأخذ من الفائدة مسألة الترتيب وإن كان الذاعبي لم يلتزم فيما يظهر في قضية ترتيب الكفاءة ترك الصلاة مقدم على قتل النفس نعم ورواه على الضراء القتالة عن الحسن عن الضراء القتالة عن الحسن حتى <تصفيق> الذين يضعوا رسول الله تعالى عنه الضال قال رسول الله عشاء الله عليه وسلم أول ما عشد فيه لحظة ويرم قيامه من عمله صلاته فإن صلعت فقد أذلح وأنجح وإن قسدت فقد صعب وخشق أسلهم في المدين وهذا يبين لنا في الدين ومنزلتها وأنها أول الأعمال التي يحاصب عليها يوم قيامة وايضا في فائده ان الصلاه صلاه صلاح للعمل وفساد وفساد للعمل إذا صلحت قد اتمح وانجح واذا فسدت هذا وقصد هذا فيها مكانه الصلاه من من الدين وانها اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه وقوله اول ما يحاسب عليه اي من حقوق الله وكما ما افترضه على عباده أما فيما يتعلق في حقوق العباد فقد مر معنا الحديث أول ما يقضى بين انتخلائه في يوم القيامة في الدماء فهناك فيما يتعلق بحقوق العباد وهناك فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل مقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومرت الناس حتى يشعروا أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويقيموا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصروا منه دمائهم وأموالهم بالله لحق الإسلام وحسالكم على الله متفق عليكم نعم فعنبي الشيء من هذا رجل الله قال يا رسول الله اتق الله فقال قال صالب الوليد يرضي الله تعالى عنه أنا أعطي الحلق يا رسول الله فقال لا تألف أن يكون يصلي مكتبق عليه قال لا بعله أن يكون يصلي هذا هو الشاهد من الحديث وفي توضيح لما سبق في الحديث الأول فقد بريت منه ذمة الله من لا يصلي أما الذي يصلي فهو في ذمة الله من صلى الفجر في جماعة فهو ذمة الله فلا يكفرنكم الله من ذمته بشيء فالذي يصلي هو في ذمة الله والذي لا يصلي برئت منه ذمة الله ولهذا قال هنا النبي... النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلّموا لصلي فالذي يصلي هو في ذمة الله وراء أحمد بن أصدر حبيبي عبد الله وراء أحمد الله تعالى أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يحضر على الصلاة لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاح وكان يوم النهام مع قارون وفدعون ونهاما وأميه خلف وأميه خلف ليس إنسان مبدأ ثم أورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد والحديث حديث عبد الله بن عمر بن العاص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 أي أنه يحشر يوم قيامه إذا لم يكن محافظاً على الصلاة مع صناديد الكبر وأعمدة الباطل ورؤوس الضلال يحشر معها فقوله من حافظ علينا كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةاً نوراً أي في ضريقاً وفي سيراً فالصلاة نور تضيع لك للعبد الطريق ويهتدي لكل خير من صلاة وبرهان أي على إيمانه وصدفه دينه وصلاحه دينه واستقامته على طاعة عبده الصلاة برهان برهان على الإيمان وإذا انتفى البرهان انتفى الإيمان الذي هو جعلت الصلاة برهان عليه الصلاة برهان وبرهان ونجاث يوم القيامة ونجاث يوم القيامة أي من عذاب الله تبارك وتعالى فالصلاة نجاث ومن لم يفارض عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجات يوم القيامة لم يكن له نور ولا برهان ولا نجات اليوم القيامة ثم إنه يحشر مع ثلاثيب الكفر حارون ثلاثي عامان قبيل للقلب قال بعض أهل العلم ذكر هذه الأسماء لأن الشواغل عن الصلوات عند الناس متنوعة منهم من يشغل عن الصلاة رئاسة وزعامة فهو بهذا ما يذرعون ومنهم من يشغل عن الصلاة ماله وثراءه وثجارته كانوا ما باون ومن هم ييشغل عن الصلاه مثلا وزاره وما الى ذلك ومع هارون مع نعم مع هامان وهكذا فما الشواغل عن الصلوات قد تكون الرئاسه قد تكون الزعامه قد تكون امور واو كان ففترك الصلاه سبيل لان يحشر الانسان مع هؤلاء وأن يكون لا, لا, لا, لا نجاة له يوم القيامة وهذا الحديث إسناده ونحسن كما بيّن ذلك سماعة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مواضع من كتبه ومنها مجموعة, مجموعة فتوى قال وكألك المخصوص وش قول هو رحمه الله وهذه النصوص تشعر بكفر تارك الصلاه نعم بعضها شانه كذلك يشعر بكفر تارك الصلاه وليس صريحا لكن فيها ما هو ادله واضحه وصريحا فقوله تشعر هذا بعضها اما عدد من هذا واضح ووصلين لأن تالك الصلاة كافر ومن أوضحنا قوله عليه الصلاة والسلام بين العبد وبين الشرك ترق الصلاة وغيره مما مر معنا صلى <تصفيق> الله عليه وسلم لا اله الا الله وان محمد الله المصنف رحمه الله هذا الحديث والسنه يفسر بعضها بعضا ويغير بعضها بعضا فهذا الحديث يوضح الحديث الذي قبله أمرت أن أقاتل الناس وقد أورد المصنف أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويرتو الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماغهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله كذلك الأحاديث التي مرت معنا مصابحة لكفر تاركي الصلاة مراقب الرساله عن افتهاء صلاه كبيره وشاركنا في كليه اداء الصلاه برمدا كما سنوات وشرط كل اذا التوقف كل صلاه في جمعه كبيره فليس على من فاته المفروضه من امر الكراهه الا يتيته فان ناجي يترك الصلاه هو من الاشرين الاشياء الكثيرين هذه محاوله من مصنف رحمه الله لتقريب هذا الأمر وتوضيح حكم تالك الصلاة باعتبار من يترك بعض الصلوات أو يترك كثيرا منها فهذه المحاولة ولكن الأوضح مثل ما مروا معنا في الدلائل الراضحة المصرفة بكفر تالك الصلاة وحتى أيضا من يتعمد تأخيرها خلافا لما أمر الله عز وجل به عند الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوفا الذي يتعمد لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس الذي يتعمد أن يوقف منبه الساعة على الدوام الوظيف الساعة السابعة صباحا فيستيقظ في هذا الوقف ويصلي فما يتعلق بدنيانه لا يقلبه ويربط وقته تماما وما يتعلق بحقه سيده وربه ومولاه لا يبالي به ويتعمل تأخيره الوظيفة قد لا عليه في, في, في سيرةه الوظيفية أنه تأخر عن التواني دقيقة وألم الصلاة التي يحق الله تبارك وتعالى على عباده فعندما ينام في الثانية أو الواحدة ليلة يضع المنبع على السابع الصباح يعني بعد قروع وقت الصلاة هذا تعمد لخلات الذي يضع المنبع على, على, على, على, على, على, على وقت الصلاة ويتق الرأسه وهو خليص على, على, على يوم هذا أمر آخر مع أنه إذا كان مستديما لهذا الأمر فهو على خطر عظيم وليحسن يكون من المتهولين في امر الصلاه ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله للذكر الكلام على كبيرة اخرى ثم ذكر هذه الكبيره القامسة وهي منع الزكاة والزكاة قرينة كتاب الله قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل فلا تذكر الصلاة في قرآن الله وتذكر الزكاة مقرونة بها لا ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه كما قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيكاء الزكاة والزكاة هي حق في, في, في المال في مال الأغنية شعله الله عز وجل حقاً في, في, في مالهم حقاً معلوماً ومحدداً سريعاً في, في, في أنواع الأموال الزكاوية إذا بلغت النصاب النصاب الزكوي ففيها حق معلوم في الشريعة للسائل والمحروم في, في مصاريته الثمانية المبينة في كتاب الله تبارك وتعالى فهذا حق في, في, في المال جعله الله عز وجل للفقراء من, من مال الأغنياء كما, كما قال عليه الصلاة والسلام في في حديث معاذ عندما بعته إلى اليمن قال فإنهم أقاموها أي الصلاة فأعلموا من الله فرض عليهم زكاة توقض من فقرائهم ومن الأغنياء المترد على فقرائهم والزكاة لا توقض من كل أحد وإنما توقض من الأغنياء الذي عنده مال بلغ النصاب فيوقض من زكاة توقض للفقراء وفيها خير عظيم للمزكي ولماله وللفقراء وللمجتمع فيها قوائد لا حصر لها ولا عدد ويبركة على, على, على مال المزكي وبركة عليه وعلى بيته وفيها مواساة للفقراء والمحتاجين وفيها سد للحاجة وفيها تكامل اجتماعي وتحقيق للخيرية وفيها أيضا زوال زوال كثير من القصال السيئة واختلالة القبيعة فديها امار وآثار كبيرة لا حد لها وهي من فرائض الإسلام وأخذ يسوف المصنف رحمه الله بعض الأدلة على وجوب الزكاة وقضيتها فأورد قول الله عز وجل وليل من الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون لا يأتون الزكاة قيل المراد به الزكاة المفروضة الذي هي حق المال وقيل لا يأتون الزكاة إلا يزكون أنفسهم بالتوحيد والإخلاص لله جل وعلا ومنه قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر أصن ربه بصلى وقولها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها زكاها بالتوحيد والإيمان ودساها غمسها في الكفر والعصيان وقال تعالى والذين يجميزون منها بوضفة ولا ينقلونها في شبيل الله يوم يفرع علينا بلا من سقواتنا يتباههم وزنوهم وطورهم وهذا من أدلة القرآن التي فيها الوعيد الشديد على من لا يزكي ماله أي لا يقرد من باله زكاتها التي ترضى الله تبارك وتعالى عليه قال يوم يفنع عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فيعذبون بهذه الأموال التي حبسوها ومنعوها ولم يخرجوا حقها الذي افترضه الله عليهم فالله جل وعلا آقاهم المال الكثير وطلب منهم أن ينفقوا الشيء القليل وجاءت النصوص مبينة أن هذا هذا الشيء القليل لا ينفص مالهم بل يزده ويبارك فيه فمنعوا فكانت هذه عقوبتهم أن يعذبوا بهذا المال يُحْمَى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وضرورهم نعم بما كنتم بما كنتم تكنزون الايه اولم فذوق الفذوق بما كنتم تكنزون وقال الذين رسلنا عليهم رسولا ناهنا عن الذين ولا نفرن ولا رجل من ذلك يغني شكته الا من كان يوم القيامه لقاء الفقر سوف يكون مقرونا وسوف وإذ لما من يحره الله عادت عليه أولاده لا يُفضى بين الناس في يوم كان يبدأه ومسينا أثناء ومن وصبيره إما إلى جنة وإما وما يُصف بك أن جزاء يحفي سكاته إذا يوم النيام إلا الحديث. ثم أورد المصنف هذا الحديث هو في الصحيحين والسياقه الأطول من هنا المصنف رحمه الله اختصر الحديث وفيه عقوبة تارف الزكاة يوم القيامة وأن وأن صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي الزكاة أن يبطح يوم القيامة يصدف مطروحا على الأرض بقاعم قرقر أي أرض ما منبسطة فتنطحه بقرونها وتطره بأحفافها راجع قوبة له بالمال الذي كان يمتلكه قوبة له بالمال الذي كان يمتلكه إن كان صاحب إبل أو بقر فإنها تنطح اليوم القيامة وتطعه ومنبضح على الأرض وإن كان صاحب ذهب وفضة فكما مره يحمى عليها دنان جهنم وذكوى بها الجباه والجنوب والضهور قال في يوم كان مقداره 50 ألف سنة في يوم كان مقداره 50 ألف سنة أي يوم القيام وهذا فيه شاهد لما في شاهد لما جاء بقول الله سبحانه وتعالى تعرج ملائكة من طاهب المعالج تارج البلائق توروكم إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فالصحيف في معنى الآية من الأخوال التي يتيلت أنه يوم القيام ومما يشهد لهذا هذا الحديث في الصحيحي قال في يوم كان حتى يقضى بين الناس في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار إما إلى الجنة وإما إلى النار وهذا فيه إذا كان عدل دفع للزكاة عن شحل في نفسه وعن تقصير أنه مرتكب لكبيرة كبيرة من الكبار وعظيما من عضائب الذنوب ولهذا قال ف... ف... ثم يرى السبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار ولو كان منتقلا بذلك من الملة لم يقل له السبيل إلا إلى النار لا سبيل له إلى الجنة أما إن كان تركه ل... ل... للزكاة عن جهد لها وإن لها فهذا كاثر منتقلا من المله لا سبيل له يوم قيامته الا الى النار لا سبيل له الى الجنه وما من السقير وحده الله انكم لا تعودون جميعا الى الله صلى الله عليه وسلم فقال تدقوم لكاتلتهم على مالنا نعم وهذا فيها مانع الزكاه اذا لم تنع اذا لم تنع الانسان ان ولم يقبل دفع ماله لجبايه الزكاه لدينا يوظفوا مالي الامر لجبايه ما فالحكم ان اذا امتنع يُلزَل يُلزَل بدفعها وإن قاتل إمتنع وقاتل يقاتل إن قاتل في إمتنائه يقاتل ولو قتل قال الله تعالى وَلَا يَأْشَدَنُ لَلَّذِينَ يَدْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُوا وَلَّهُمْ مِنْ قَضِرِهِ وَلَهُمْ خَيْرًا لَهُمْ فَلُّهُمْ سيطر ربنا ماذا خلوكي يوم الضيانة وللله من السماوات والأرض من الله بمن تعمل من قبير نلاحق في, في, في جميع هذه النصوص اللي مرت في عقوبة تارك الزكاة أن كلها تعليق له بماله فكان يجمع المال ويعده متعة ويتمتع به ولا يؤدي حقه ف ف فتكون عقوبته بهذا المال الذي الذي جمعه واستكثر من و يتمتع به دون ان يؤدي حق الله سبحانه وتعالى بين الذي جعله للفقراء والمحتاجين فتكون عقوبته بهذا المال نعم وعن صلى الله عليه وسلم ان دفع الزكاه على تدنى ان ان امروا في هذا الحديث وفي سنن ابي داود والنسائي وغيرهما فيه ما يتعلق بمنع بمن الزكاه فيما يتعلق من منع الزكاة يعني طلب منه الزكاة فامتنع يقول عليه الصلاة والسلام من منعها فإن آخذوه آخذوها وشقر إبن يعني هذه عقوبة له للامتناع عقوبة له للامتناع أن يؤخذ منه الزكاة وإضافة إلى ذلك يؤخذ نصف الإبن يؤخذ منه نصف إبني فالنصف هذه عقوبة له قال عزمة من عزمات ربنا أي حكم من الله تبارك وتعالى وأمر من أوامره جل وعلا قال عزمة من عزمات ربنا وهذا الحديث من أهل العلم من أخذ به على ظاهره وقال إن من يمتنع عن الزكاة يعاقب بهذه العقوبة يؤخذ منه قصرا وقامرا الزكاة وإضافة إلى ذلك يؤخذ منه نصف ماله تعزيرا له لا لامتناعه ومن أهل العلم قالوا إن, إن هذا الحكم منسوط والله أعلم يا الذين آمنوا كثير قال حدثني وهذا في عواده ثلاثه مدينه يدخلون النار وهم من اوائل الداخلين أمير مسلط يعني فيه تجبر وتسلط وطغيان وتعدي على على, على رعيته وإلحاق للمشقة والأذى به والثاني والشاهد الشاهد ذو ثروة لا يؤدي حق الله فيه ذو ثروة يعني هو مال ولا يؤدي حق الله فيه لأن لا يخرج الزكاة المفروضة والزكاة حق لله سبحانه وتعالى في المال جعله للأصنات التي بيّنها سبحانه وتعالى في كتابه فذو ثروة لا يؤدي حق الله في ماله قال هو فقير فخور قال هو فقير فخور يعني قوله فقير فخور مثل قوله في الحديث الآخر عائل مستكبر يعني فقير ولا مال عنده وفي حاجة وفي عوز وفي الوقت نفسه عنده كذر وفي الوقت نفسه عنده كذر وتعالي على الناس وهذا, في وهذا يعني يقول في أهل العلم توجد الخصلة الدميلة من غير وجود البنعة لها والمحرة الغني الغني أو الثري إذا تكبر يقال الكبر دخل عليه من الباعث وهو المال أو الثراء أو مثلا الرئاسة أو الزعامة فدخلت عليه من هذا أما شخص فقير وفي عوز وفي هادر ويتكبر فالباعث عن كبر غير غير موجود إذن ما الذي جعله يتكبر فساد عظيم في نفسه فساد عظيم في نفسه ولهذا كانت عقوبة أبلغ من غيره مثل هذا الأشيبط الزاني الأشيبط الزاني يعني الشيخ الكبير إذا زنى الشاب إذا زنى من البواعية عليه قوة الشهوة التي, التي فيه لكن الشيخ الكبير المسل الشهوة عنده ضردق وليس عنده قوة فإذا زنى يكون زناه ليس محركا له شهوة ثارة وإنما فساد عريض فيه ورياذا كان مثل هذا عقوبه ابد وفي هذا ايضا ان ان يتضاعف بسبب ما يحتف به كما سبق الاشاره الى ذلك وسياتي ايضا التنبيه عليه ففما يحتف به ان من وقت او من حال الشخص او من مكانه او غير ذلك ف قال هنا وفقير الفخور يعني فخور متعالي ومتكبر ويرى نفسه ويتعالى على الآخرين وهذه من أفغض الخصار وأشنع لها نعم إن الله لا يحب كل مختار فخور هو الشريف المرور عدم الإسحاب عدم الأنوص من عبد الله بالبال وفهتم بالصلاة والذبان فبذل لم من قول به المسؤول؟ نعم يعني هذا في مكانة الزكاة من الصلاة وهي كما مر معنا قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا نعم الشبير الإنسان عبد الله الرائدين قال الله تعالى وَقَضَى أَفْكَ أَلَا تَحْوِدُ اللَّهِ إِلَّهُ وَبِرْغَالِبِينَ إِنْسَانَا لا يغني عنك الكثير كما يقول العلماء فلا تكنهم يا قوم ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الكبيره وهي كبيره تتعلق بحقوق العباد ما سبق يتعلق ب هذه كذلك وهذه تتعلق بحقوق العباد ولما بدأ ببعض الكبائر التي تتعلق بحقوق العباد بدأ بالوالدين اللذين هما حق الناس بحسن الصحابه الصحابه وحسن المعامله طيب المعاشره والوالد فبدا بحق الوالدين بدا بحق الوالدين وهذا فيه وهذا فيه نفس الجفاء الى ان هما احق الناس بالبر قول النبي صلى الله عليه وسلم او أبأ ثم اباك ثم فاك ثم اجناك اجاك وفي الحديث قال من أضر قال أمك قال ثم من قال أباد إلى أن ذكر بعض قرابة فالبدأ من والدين والوالدة والوالد مقدمة وحقها أعظم فالمصنف بدأ بهذه الكبيرة التي تتعلق بهذا الحق العظيم الذي هو حق الوالدين قال الكبيرة السادسة عقوق الوالدين حقوق الوالدين والعقوق هذه الكلمة المعقوذة من العق وهو الشق والقطر وهنا سميت الإساءة للوالدين والخروج عن البر الذي لهما عقا وقطعا لأن من أساء إليهما ولم يقم معهما بمقام الإحسان اللائق قد شط هذا الحق وقطعه الذي هو حق عظيم للوالدين شقه وقطعه ولهذا سمري من لا يبرع والديه ولا يقوم بحقهما عاقا لأنه قضعه وشط هذا الحق الذي جعله الله تبارك وتعالى للوالدين جزاء إحسانهما ومعروفهما وجميلهما الذي تحقق لهذا الولد على يديهما فقال عقوق الوالدين ثم أخذ يذكر بعض الأذلة على ذلك فذكر قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وفي الآية قرن الإحسان للوالدين بحقه سل وعلا وهو التوحيد وهذا يأتي في القرآن الكثير فيقوله أن اسكر لي ولوالدين وقوله وعبد الله ولا تسلكوا به شيئا وبالوالدين لإحسان وقوله يقول تعالى وأتلوا مع حرم ربكم عليكم ألا تسلكوا به شيئا وبالوالدين لإحسان فيأتي في القرآن في مراضع قرن حق الوالدين بحق يزلوا على وهذا فيه بيان عظم حق الوالدين والواجب الكبير الذي جعله الله تبارك وتعالى لهما قال وبالوالدين إحسانا هذه الكلمة التي قلب من العبد لحقيقها مع والدين تتناول كل بر فليس البر المطلوب للوالدين والإحسان المطلوب للوالدين نوعا واحدا أو مجالا واحدا بل هو مجالات فكل مجال من البر والإحسان وحسن المعاملة وقيم المعاشرة وغض الصوت والرفق والإحسان إلى غير ذلك كل داخل تحت قوله إحسانا تحت قوله ما كان من الإحسان والبر ووقيف المعاملة فالوالدان أحق به وإذا أراد الإنسان في هذا المقام ضابطا لنفسه يعلم من خلاله ما هو الإحسان الذي ينبغي للوالدين ما هو الإحسان الذي ينبغي للوالدين فأحسن ضابطا أظنه في هذا المقام أن يتصور الإنسان نفسه أنه هو الوالد أو يتصور أنه هو الوالدة ويتذكر ماذا قدم لهذا الولد فيستحبر ماذا قدمت الوالدة لهذا الولد فيتذكر الحمل وأتعابه والوضع وسدته والرضاعة ومكابلتها والرعاة الآخر يتذكر هذه الظمور ثم لما يتذكرها ويستخدرها تماما وينتقل إلى مرحلة تالية وهي أن ينظر ماذا يريد إذا كان في هذا المقام فكل ما يريده لنفسه إذا كان هو في هذا المقام يقدمه لوالديه وهذا المعنى الذي يشير إليه يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي إلى الناس الشيء الذي تحب من يؤتى إليك فهذا هو حسن البر وحسن المعاملة أن تأتي للوالدين الشيء الذي أنت تحب من أن يؤتى إليك لو كنت والدا فلو كنت في مقامهم ماذا تريد من نفسك؟ هل تريد نفسك أن تربي ولدك وتحسن لعايته وتحسن إطعامه والإنفاق عليه وأيضا الأم والشدة التي كانت منها والمعاناة القويلة في الحمل 9 أشهر في حملة الجنين في بطنها في قيامها في قعودها في نومها مكابدة ما يعلمها إلا الله ثم الوضع وشدة ثم الرضاعة ثم السهر الليل حتى إن ابنها يمرض وتتمنى لو كان المرض فيها وليس به ثم يكبر الابن وينسى هذا المعروفة كله وينسى هذا الاحسان فشاهد ان بني الوالدين يقوم باستحمار هذا الأمر وتأملوا هذا المعنى الذي أشير إليه في وصية الوصية التي جاءت في السياق وصية رقمان بابنه في سورة رقمان قال الله تعالى وصينا الإنسان بوالدين حملته أمه وهن على وهن وفي صاله في عامين اسكر لي ولوالدي ف وفي الآيات الاخرى حملته امه كرها ووضعته كرها فف هذه تعين على البر ولهذا يذكر الله بها في القران هذه هذه الامور استحضارها وتذكرها يعين على البر والغفله عنها توقع في العقوق لكن اذا استحضرها وأوردها على ذهني يعني لو تجلس قليلا مع نفسك وتستحبر ما كان من معاناة لوالدك من والدتك على وجه النصوص ومن الوالد والتعب الشديد الذي كان وتفكر قليلا في الحمل ما هو في الوضع ما هو في الرضاعة ما هي من انقذائها تعطيك ومن طعامها تطعمك في وانت في رحمها وبعد أن ولدت ولما تتذكر هذا جميل السابق البر يتحرك في القلب لكن إذا نسي الابر الجميل السابق هذا كله وغاذ عن ذهنه ثم جاء يوم من الأيام وكان يريد حاجة في البيت ما تحققت فأمام هذه الحاجة التي يضبها ويريدها ينسى المعروف الكامل ويقول ما رأيت خيرا قطر وفي, وفي في في بيتي هذا ما رأيت منكم خيرا ولا قد لم تولي شيئا وينسى كل خير أمام حاجة أو حاجتين أو ثلاث يريدها ولم تتحقق هذا من العقوق وهذا من العقوق وباعده نسيان الجميل السام وهذا من أنفع ما يكون في هذا البهن على الإنسان أن يستحضر دائما هذه المعاني حملته أمه وهنا على وهن وحملته أمه كرها ووضعته كرها فصاله في عامين يعني مدة رضاعة طويلة عامين فهذه الأمور حقيقة يعني تشعر بالله أحد الإخوة قال لي مرة فهو أراد أن, أ أ أ أن يستفيد منها قال أنا يوم من الأيام أردت حقيقة أن, أ أن, أ أن أستحبر وأعرف ماذا قدمت لي الوالدة في الصقر أردت أن أستحبر يقول أنا في غفلة عن, عن, عن, عن, عن هذا يقول فأردت أن أستحبر ماذا قدمت لي والدتي في الصقر من معروف يقول في يوم من الأيام من الصباح من الفجر قلت لزوجتي ولدي وكان عمرها سنة تقريبا كل أو سنتين قال كل الأمور تتعلق به عندي أنا الذي ساق بها لا تفعل معه أي شيء يقول الله عانيت معاناته وتعب تعب شديد في ذلك اليوم يعني في, في تنظيف الوسقى الذي يفرج منه في الرذاء في, في تسكيته إذا بكى في تنظيف يقول عانيت معاناته في, في ذلك اليوم ودخلني سعور وحس وحس بمعروف قد جمالي في الصغار, في الصغار نسيت بكبري وانشغالي بأموره الحياة نسيته نسيته تماما لكن يقول قل في هذا الحوال أريد تذكر ولو لم يعمل إنسان هذا الأمر يقرأ القرآن يقرأ القرآن يقرأ ما رصده الله إليه في القرآن مثل هذه الآيات عملته أمه وهنا على وهن كرها حملته كرهن ووضعته كرهن وإصال يقرى هذه الأمور ويقرى هذه المعالي هي التي تحرك في قلب الذر وإذا نسيها نسيها الذر أيضا يحرك في القلب الذر امر جاء أيضا في, في, في القرآن في هذا الموضع البر بالوالدين وهو قول إلي المصير يعني تذكر من المرج إلى الله وأمامك المصوص كثيرة أورث المصنف جملة منها هنا في عقوبة العام فالعقوب لا يذهب ويضيع بل أمامك إنسان عقوبة وعقوبة معجلة الدنيا وعقوبة معجلة يوم القيامة لا يدخل جنة العقس يأتي معنا ويأتي مع المصوص فإذا تذكر أمر ماضي وتذكر أمر مستقبل فهذا التذكر العظيم هو الذي حقيقة يعني فيه علاج للعقوق الذي يقع ولنقص البر الذي يقع أن يتذكر هذين الأمرين وصينا الإنسان بوالدين حملت أمه وهنا على وهن مفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير فقوله حملته وهنا على وهن مفصاله في عامين هذا تذكر الماضي والجميل السابق والإحسان المتقدم من الوالدين فهذا يعين عن برد وأيضا أمر يتعلق بالمستقبل تذكر أن المصير إلى الله والمرجع الله وأنه سيحاسبك على هذه الأمور التي قدمها قدمتها أمرت بالبر فلم تبر نهاك عن العقوق ووقعت بالعقوق والحساب سديد عندما يقف الإنسان بين يدي الله جل وعلا ثم قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما هنا تكبر المشكلة هنا تكبر المشكلة إذا كبر الوالدين ودخل هما الضعب وأصبح بحاجة إلى الرعاية والعناية والمتابعة والإبن كبر وشب ودخل في معمعة الحياة ومشاغلها والأولاد ومصالحها الغاصة وامورها وحاجياتها في مثل هذه المرحلة هي المحك في الغالب مثل هذه المرحلة هي المحك في الغالب كباب الذر وا و و المعادن اصناء الناس في مثل هذا المقام وفي مثل هذا المحل فاذا وصل الى هذه المرحله اما يبلغن عنده بل اما يبلغان نعم اما يبلغان لما يكون الاب نشيط وشاب وتعامل مع ابنه في نشاطه وليس محتاجا للـ للـ للـ للابن في مثل هذا المقام ما تظهر معالم برد والمحاجر إليه لأن الأب فيه شاطر بقوةه وربما هو الذي يقدم الخدمات والمساعدات للإبن لكن هنا المحق وموضع الاختبار عندما يبلغن عندك الكبر أحدهم وكثير من الناس يسقط في هذا الامتحال كثير من الناس يسقط في, في هذا الامتحال وكثير منهم يمل بسرعة ويتضجر من, من, من, من, من الحاجة التي يحتاجها والدي في كبرة هذا المتضج أنه إن كتب الله له الحياة وأمد الله له في العمر سيكون مثلهما وسيكون بحاجة شديدة مثلهما كما أنه الآن في نشاطه هما أيضا يوم من الأيام كان في نشاطه وقوته بل أنشط منه أقوى لكن هذه سنة الله الماضية في خلقه فأنت الآن ستكون يوم من الأيام مثل في ففي الكبر ستكون منك الله في عمرك ستكون طاعب في السن لن يبقى لك الشباب ثم جعل من بعد قوة ضعفة وشيبة هذا الذي سيكون إن كتبت لك حياة ستكون ضعيفة. وتكون محتاجا لرعاة العنال والأبناء وال... ف... فيصل هذا المحك والاختبار هنا ليس في حال نشاط الأبوي الاختبار هنا فيما ذكر الله في قول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلا كثير من الناس هنا يسقط و... و... وتظهر منها أمارات العقوق وعلاماته يسقط هنا ولهذا جاء التأكيد على مرحلة الكبر على مرحلة الكبر والتنبيع لرب العالمين وخالق القلب أجمعين تبارك وتعالى قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهم أو كلاهم فلا تقل لهم أفن لماذا؟ لأن حالة الكبر وضعف الكبير ووهنة وربما بعضهم تكثر مطالباته ويضعف رأيه ويضعف فكرة بل يصبح, يصبح في, في, في عقليته قد رد إلى أرض العمر في تعامل في مطالباته يعني أشياء قد تكون مسعزة لكثير من الناس فلا يحتمل فيبدأ يظهر التضجر والتنفر والتأفف والنهر وأشياء من هذا القبيل وبأمر في مثل هذا الامتحان الذي يسقط فيه يركي بوالديه في دار العجزة يركي بوالديه في دار العجزة ويتخلص منهما في أي وبعضهم يضع والديه في دار العجزة ولا يأتيه يعني لقيتنا في بعض دور العجزة من أبناؤه وهم يمسون وأحياه ومشطاء و... وعندما هموان لهم عشر وقفتاش سنة ما رأوا والدهم وربما يموت ما يذنون عنه ويدفل ما... ما... ولك أنه كان أبا لهم ولك كانت أما ما هذا فها... فهذا عربة لعقوبة سديدة في الدنيا ي... ي... يراها أنثال هؤلاء وعقوبة سديدة يوم القيامة عندما يلقون الله إلي المصير فعقوب الوالدين كبيرة كبيرة من الكبائل وعظيمة من العظائل ولها العقوبة الشديدة عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا معجلة وفي الآخرة معجلة للعرض قال فلا تقل لهم أث هذه كلمة يؤتى بها التبتل والتملم وهي قريبة من اللسان يعني يتنهذ من الصجر من الضجر الذي فيه فيفرج هذا الضجر تأكفا من من ثلث فعند مطالبة أو مطالبتين أو عرض حاجة معينة وقد تكون الحاجة لمصلحته هو فلقلة دعاية لا لا لا لا لهذا المقام يخرج هذه الكلمة فيقول اف. فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك وانضر وصية الله سبحانه وتعالى العظيمة بالوالدين انظر وصية الله العظيمة بالوالدين رب العالمين يقول فلا تقل لهما اف يعني اياك والتململ والتضجر واخراج من هذه الكلمات فاذا كانت اف التي هي آآ آآ آآ آآ اخراج هذا الصوت من الهواء على وجه التمنلمل والتمجر ينهى الله عنه فكيف هو الياه بالله بسبب الوالدين فكيف بسبب الوالدين فكيف بموجابه فيما بالستم واللعم وسيئة ما يتعلق بهذا يسب والديه ابتداء يبادعهما بالسب واللعم او الكلمات البديئة او الالفاظ السيئة والعياذ بالله قال فلا تقل لهم اف ولا تنهرهما النهر هو الزجل رفع الصوت والتعالي عليهم والتعالي منعوهما من فعل شيء بصوت حتى ولو كان يريد أن ينهام مع المنكر ما لا يجوز لها أن يرفع الصوت عليهما الله جل وعلا قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ما قال تعقهما قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا ما أوقع حتى ولو بلغ هذا المبلغ قال وصعبهم والدنيا معه ما قال عققهم كيف بالأبوين المسلمين الصالحين المستخيمين الذين يقدم لابن الخير الكدير والإحسان والجميل قال ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ولا محدد فهذا يشمل كل كلمة حلوة وكل لفظة عذة وكل عبارة طيبة تقدمها للوالدين وبعض الناس يكون موفق في انتقاء طائب الكلام مع اصحابه يأتي عند زميرة الذي لم يقدم له من المعروف في شيء فإذا ان يحدني بشيء يا اخي الكريم من فضلك ممكن تتكرم عليه بكذا وبصوت هادئ وبعبارة ماضية وبأدب جن ثم يدخل البيت ويأتي بوجه آخر فأنت كذا وبصوت عالي وبكلام بذيء ولما يأتي عند صديق وربما هذا الصديق ما عرف إلا من شهر أو, أو, أو من شهرين فيأتي بصوت هالي وبعبارة متضامنة وبكلمات جميلة وعذبة وربما أن أصدقاء يقولون هذا ما لنبكيل بحسن الأخلاق لكن لو رأوا معاملة في البيت مع أم لعرضوا أنه من أسوأ الناس خلقا لأن هذا الكلام الجميل وهذه المعاملة الطيبة وهذا الخلق الطيب أحق الناس به الوالدين من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك هذه الكلمة ينبغي أن تفقك من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك يعني كل هذا ال... كل هذا النطف وكل هذا الرسق وكل, وكل هذه المعاملة الجميلة والطيبة التي يقدمها الإنسان من زملاءه وفقائه حق الناس بها الوالدين فعند الزملاء تفيض العبارات الجميلة وعند عند الوالدين يكع عنها ولا يتمكن من الاكيام بشيء منها وا وا وا ما احسن ان يتلفظ من المجرد ما يريد شيء اعطوني كلام هذه الكلمه ما يقولها السميره يقدم قبلها باربع خمس ست كلمات من الترطف حتى يصل إلى الى هذه الحاجه الوالدات حق بهذا الوالده هي الاحق ان ان تقول لها يا ام الكريمة يا والدتي like عليه قال عليه الصلاه والسلام ادعوا على الصلاه والسلام لله الله في شفع الوالد صحيح وقال عليه الصلاه والسلام الوالد اوثق اواد الجنه فانشئ الذنبا وينشئ الذنوب يك سبحانه وتعالى وعن صلى الله عليه وسلم قال الجنه تحت اقدام النساء قال صلى الله عليه وسلم جاءه ورسول يستأذنه في إتماد ماء فقال ايتما قال نعم قال اذن لك اجئك وقال امك وامك واخاك واخات واولادك اولاد ومر علي عليه صلى الله عليه وسلم ان من قال لا يخل الذمه عاق ولا بمنع ولا لمن قدر ولا مؤت بمشه قال رضي انفق عليه الرسول نعم هذه النصوص والادله ساق المصنف رحمه الله من كتاب الله الجليل وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم لبياني المقام الوالدين وما لهما من الحق العظيم والواجب الكبير من الأبناء تجاههما وحقيقة الآية التي صدر المصن ذكرها في هذه الترجمة أو في هذه الكلام على هذه الكبيرة آية عظيمة جدا ومن الأمور التي ينبع عليها أهل العلم والمفيدة في هذا الباب مداوات النفس بالقرآن مداوات الناس في القرآن بمعنى أن, أن الإنسان ينظر إلى جوانب الخلل التي عنده في في في والنفس ويدوي نفسه بالآيات فمثلا من كان عنده حقوق أو تقصير يدوي نفسه بهذه الآية بأن يقرأها ويكذر التدبر لها والتأمل في معانيها ودلالاتها ويستعين بكتب التفسير وأقوال أهل العلم حتى تتحقق له هداية القرآن الذي قال الله سبحانه وتعالى عنها إن, إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى وهداية القرآن تطلى بتدبره أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلاف كثير أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلم يتدبر القول فهداية القرآن تطلب بتدبرا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا للألبان فما يكفي الإنسان أنه يمر عليها مرورا دون أن يتأمل ودون أن يتدبر ودون أن يتبكر في المعاني والجللات فحقيقة مثل هذه الآية لما تقف عندها مرة ومرتين وثلاث وأربع وتراجع كتب التفسير وتنظر في حالك وتعرض حالك على الآية وتنظر ما هو حبك من الآية بمثل هذه الطريقة يكون العلاج فهذا دواء وننزل من القرآن ما هو شفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور هو دواء ولكن لا نحتاج إلى أن وطريقة التعالج والشماء وطلب الشماء بالقرآن لأن يتدبر ويتفكر ويتأمل ويعرض الإنسان نفسه والحالة وموقعه ما هو موقع من هذه الآية وتنظر معاملته فإذا كانت الأمور حسنة وطيبة تحمد الله وتزيد وإذا كان هناك تفسير فأمامك الفرصة مفتوحة والمناسبة السالحة وقالنا عن قال وقال وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه ووقر رب رحمما كما والسرادة والصالحين إلا أن نعفق والديه قال حتى ذلك يا ربعة العزيز من أبي بلتة قال حتى ذلك قال حتى ذلك أن أبي بلتة مببوعة وذلك اللوحي وأخيه هواه من, من آماشيان إلى يوم الكيامة إلا أعفقوا الوالدي فإنهم وقال النبي صلى عليه وسلم لا يجدي ولد واردة إنا أن يجدكم مبلوكا من يجدرهم في اعتقا هوه مسلم وعنه صلى الله عليه وسلم ليستعد الحسن قال لعن الله العافل والدين وقال عليه الصلاة والسلام أن خالتوا في منزلتهم صحاحا التربدي وعنهم يبعيون الذكر إن الله أز وجده قال يا موسى أحفر والديك فإنكم من وفر والديك مددت في عمره وحكت لك ولدني عمر ومن عفر والديك فصفت عمره وحكت لك ولدني عمر وقال الآن والذي نفسه في يديك إن الله لا يعجره في حينة العفر لذلك كان عاقر والديك يُعجل هو عد الى لم العناد وان الله لا ينسى في امور العباد اذا كان باطا والوالدين الى الشيك والمصيره وقال ابو مسكين في طريق صراخ التورات ان يضل ابا في قلبه كلها نصوص هذا الباب العظيم والمصنف رحمه الله لم يذكر جميع ما ورد لأن ما ورد في الكتاب والسنة في هذا المقام أكثر من هذا بكثير وقد أفرد بعض أهل العلم مصنفات واسعة في جمع النصوص والأدلة أدلة الكتاب والسنة فيما يتعلق ببل الوالدين وابتصر المصنف رحمه الله على بعض النصوص الوالدة في هذا الباب وكما قدمت بدأ بهذه الآية العظيمة من سورة الإسراء وكما أيضا قدمت كم نحتاج إلى مدارات النفس بعرضها على مثل هذه الآيات والتفقر فيها مرات وكرات مع رجاء الهداية والتسديد والتوفيق من الله جل وعلا ثم أورد رحمه الله قول الله عز وجل وصينا الإنسان بوالدين حسنا في سورة العنفبوت ثم ساق بعض الأحاديث الحديث الأول فيه أن عقوق الوالدين كبيرة بل هو من أكبر الكبائر وهو نظير ما جاء في القرآن قلنا حق الوالدين بحقه لأنه قال عليه الصلاة والسلام أَلَوْ نَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ كَبَائِرِ قُلْنَا بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوبِ الْوَالِدِينَ فهذا نظير ما جاء في, في, في القرآن قرن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى أيضا نظير ذلك الحديث الذي يليه قال عليه الصلاة والسلام رضى الله في رضى الوالدين وسفط الله في سفط الوالد والوالد يتناول الأم والأب في الحديث قال وعنه عليه الصلاة والسلام الوالد أوسط أبواب الجنة وهذا أيضا فيه مكانة الوالدين وأنهما باب من أبواب الجنة فيمن قامت بذرهما وغفت بحقهما ونلاحظ أن النصوص المتعلقة بهذا فيها الترهيب والترهيب الترهيب بالعقوبات الشديدة المعجلة والمعجلة للعار والترهيب بذكر الثواب العظيم في الدنيا والآخرة لمن بر بوالدين قال الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأحفظ وإن شئت يعني إن شئت هذا الباب وإن شئت ضيع الأمر بيدك الآن ما دمت في دار العمل ما دمت في دار, دار العمل الأمر بيدك وقد تبقى في دار العمل ويفوتك حقا ونصيبا من هذا الباب بل يفوتك الحق الأوفر والنصيب الأكبر إذا فقدت والديك وكثير ما يقع الندم هنا على التفريض بدون فائد قال وعنه صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات هذا, هذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ثبت عنه بمعنى قوله عليه الصلاة والسلام الرجل قال هل لك أم قال نعم قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها فالزمها فإن الجنة تحت رجليها بعدما نعرض ما يكون في حق الام ومالها من واجب من البر والاحسان من الوالدين من الـ من, الـ من الابناء وايضا يشهد لي هذا المانع الحديث المتقدم الوالد اوصد ابواب الجنه ثم اورد الحديث في, في الرجل الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد معه فقال اي مواليدات قال نعم قال فبيهما فجاهد وهذا فيه أنه, أنه اشترط في الجهاد الكفاعي وليس العيني أن يستأذن الأبوين ولا يخرج إلا بإذنهما قال فبيهما فجاهد فجاهد ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك وأدناك يعني هذا رعاية للحقوق وقدم لحق الأم ثم الأب ثم الأخت ثم الأخ ولاحظ هنا تقديم الأخت على الأخ لأن المرأة أضعب وهي أحوج ولهذا قدمت على الأخ في الحديث المرأة الضعيفة وهي أحوج من الرجل ولهذا قدمت الأخت على على الأخ قال وأدناك أدناك يعني تراعي حقوق القرابة بحسب الأدنى فالأدنى والأقرب فالأقرب ومثل هذا الحديث الآخر الذي السؤال الذي النبي صلى الله عليه وسلم من احق من أحق الناس بحسن صحابة يعني طيب المعامله قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال, قال ثم من؟ قال او ابوك والحديث الاخر الذي قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم من ابا قال امه وامك قالت ثم من قال ام و امك ثم من قال امك قالت ام اباك والإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد وكتاب أفرد في الآداب آداب الشريعة الإسلامية وكتاب حقيقة عظيم مبارك للإمام البخاري لفته بذيعة جدا في هذا الكتاب كتاب الأدب أول ما بدأ في كتاب الأدب قال بذل الوائدين أول باب يصادف في كتاب الأدب في المفرد الإمام المخاري أول باب يصادف في كتاب ذر الوالدين ثم ذكر هذه النصوص أو جملة كبيرة منها وهذه لفة بديعة جدا يعني كأن يقول يا من تريد أن تتعلم الآداب وتتعرف عليها وتقف عليها اعرف أن أحق الناس بها الوالدا وأولا هما بها الوالدان فأورد هذه النصوص وبدأها بحديث من حق الناس بحصن صحابتي أو حديث من أبرد قال أمك إلى آخره ثم أورد هذا الحديث قال لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مذمن خمر ولا مؤمن بالسئل ومعنى عاقل أي عاقل لوالدين وعرفنا معنى العق في اللغة أن القطع والشرق وأن من أهدر حقوق الوالدين وأضاعها التي أمر الله تبارك وتعالى بها ثم ثابت من شق وقطع هذا الحق ولهذا سمي من يضيع حقوق الوالدين سمي عقل في نصور الشريعة قال لا يدخل الجنة عاق ولا منان المنان الذي لا يعطي شيئا إلا بالمنة على الناس يمن عليهم بما أعطاه فيعطي ويتبع عطاءه بالمن يعطي ويتبع عطاءه بالمن يمتن على من أعطاه ربما يوم من الأيام يعطي شخصا كأس ماء ثم كل ما قابل يقول تذكر كأس الماء الذي أعطيتك أيام اليوم من كلاني كنت عطشان عطى الشديد وقدمت بك الماء وإذا قابل مرة ثانية وثالثة ورابعة يمن عليه بما أعطى حتى أن من أعطي يتمنى بنفسه أنه ما حرفه ولا رآه ولا أخذ منه ويكره ويقرر في المرض الشديد فهذا المنان هو الذي يمن بالعطية يعطي ويمن ولا يزال يؤذي من عطاه بما عطاه وربما يعطيه شيئا ويمن عليه ويطالب بأشياء وكل مرة يطالب بشيء ويقول هل أنت نسيت اليوم القلاني نسيت الموقف القلاني فلا يزال, يزال يمن عليه بعطيته فهذا المراد بالمنان الذي لا يعطيه الشيء إلا مئمة يمتن على من أعطاه ويؤديه بمهاد العطية قال لا يدخل الجنة منان وهذا فيه وعيد شديد وذلالة على أنه من الكبار وقد عرفنا في ضابط الكبيرة أن من ضوابطها أن يقال عن فاعله لا يدخل الجنة ولا يشم رائحتها أو الوعيد عليها بالنار فهذا كل من العلامات التي تلعب بها الكبيرة قال ونا مد من خمر أي المداوم على شربها وتعاطيها وليس هذا خاص بالخمر بعيد بل كل مسكر فمد من المسكرات والمخدرات الأمر فيه مثل ما جاء في الحديث قال ولا مؤمن بسحر مؤمن به أي مصدر قد عرفنا أن التصديق بالسحر كفر بالله سبحانه وتعالى لأن الساكر لا يكون إلا كافر ولا يؤمن به ويصدق به إلا كافر مثله ثم أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عربيا قال على رسول الله ما الكبارك؟ قال الإشراك بالله قال ثم ماذا؟ قال ثم حقوق الوالدين قال ثم ماذا؟ قال ثم اليمين الغموس قول الإشراك بالله ثم حقوق الوالدين هذا فيه ما سبق قرن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى وقرن عقوقهما بالإشراك به سبحانه وتعالى وهذا يدلنا على أن العقوق إثم عظيم ودمب خطير وقوله ثم اليمين الغموس هذا يدلنا على أن اليمين الغموس كبيرة من الكبار وهي سميت غموسا قيل لأنها تغمس صاحبها في النار وهي اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الحالفة والمقسم أموال الناس بغير حق ويأخذها بغير حق وإنما يحلف كذبا وجوعا بالله سبحانه وتعالى أن هذا له هو كاذب فهذه يا يمين غموس وقيل إنها سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار ثم أورد رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا, لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بالقدر وهذا بما معنى بمعنى ما سبق ولكن فيه ذكر التكذيب بالقدر والتكذيب بالقدر أكبر بالله سبحانه وتعالى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد يعني لا ينتظر بالتوحيد ولا يستقيم التوحيد ولا يستقيم الإيمان إلا بالإيمان بالقدر قال لي القدر النظام التوحيد ثمن آمن بالله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيدا فقد نقض تكذيبه توحيدا فالتكذيب بالقدر كفر بالله الله كما يقول الإمام أحمد قدرة الله فأين إيمان من لا يؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى وأن الأمور بمسيئته وقدرته عز وجل ثم أورد رحمه الله هذا الأمر ثم أورد هذا الحديث حديث عيسى بن طالح بن عبيد الله عن عمر بن مرطة الجهني رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وأديت الزكاة وحجدت البيت فما ذلك قال من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلا أن يعقى والدين إلا أن يعقى والدي فهذا السيار يدل على خطورة عقوق الوالدين حتى مع المحافظة على هذه الفراير فهو على خطر عظيم حتى وإن كان محافظا على هذا الفراير لكنه عقل لوالدي فهو على خطر عظيم نبه المحاقب أن زيادة إلا إلا أن يعقى والدين قال إلا, ليس إلا أنه ليس في الحديث قوله إلا أن يعقى والدين ونرجو من بعض الأخوة التكرم بمراجعة الحديث في مصادر العديدة والنظر هل هذه السيادة جاءت في مصادر أخرى ثابتة صحيحة أولى لكن المحقق نبه و أشار إلى أن الحديث رواهب الحبان والبزار قال إلا أنه وليس بالحديث قوله إلا أن يعقى والدين فالمرجون الأخوة مراجعة للمصادر الأخرى التي فيها تخريج لهذا الحديث وهل لهذه اللفظة وجود أولى ثم, ثم قال حدثنا بكار بن عبد العزيز ابن أبي بكرة قال حدثنا أبي عن أبي بكرة مرفوعا كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم قيامة إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه وهذا أيضا فيه خطورة العقوق وأن العقل له عقوبة مؤجلة وعقوبة مؤخرة يوم قيامة والله جل وعلا يعجل للعرض عقوبة إما بأغلال عقونا أو بعقوبات أخرى تجري عليه جزاء لعقوقه لوالديه ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعجبه وهذا فيه أن الإبن مهما قدم من البرع لا يدرك بعضار جميل الوالدين ومن الذي يدرك جميل الحمل وشدة الوضع وفتره الرضاعه يعني, يعني هذه المدة التي قرابج الثلاث سنوات تسعه اشهر حمل و و و هذه الفتره بالذات من الذي يدركها مهما قدر اننا جميل والإحسان والأم كانت تعاني المعاناة الشديدة الأم تعاني المعاناة الشديدة مع الولد في هذه الفترة وهي تتمنى صحتها وعافيتها ويكرمه الله سبحانه وتعالى بالحياة الطيبة وبعض من يحصل من فعلا بر الوالدين من الكبر ويعاني من الأتعاب التي يرضاها يعني في الإحسان إليهما وهو ربما في قرارة نفسه يتمنى أمرا اخر لم يكن قائمة في قلب أمه لما كانت ترعاه وتكرمه وتحسن إليه وترعى حقا ومن يقرأ بالكتب وأيضا ما يأتي فيها من أخبار فيما يتعلق بالبر وأخبار فيما يتعلق بالعقوق في التاريخ من النماذج والسواهد الكثير التي تدل على هذه المعاني والحقائق المشار إليها هنا ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا يجزي ولد والد إلا أن يجده مملوكا فيشتري يعني مهما قدم من الضر والإحسان ما يستطيع أن يدرك حق الوالدين إلا أن يشتريه يجده مملوكا رقيقا فيعفقه قال وعنه بإسناد حسن قال لعن الله العاق لوالده وقد عرفنا أن الذنب إذا ذكر صاحبه باللعن في القرآن والسنة فهذا من الدلائل على أنه كبيرا واللعن هو الطرض والإبعاد من رحمة الله ثم أورد المصنف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم وهذه لفتة جميلة جدا من المصنف رحمه الله هذه لفتة جميلة جدا من المصنف لما ساق أحاديث ومن القرآن ومن السنة ببر الوالدين حتمها بهذه اللفتة الرائعة قال الخالة بمنزلة الأم يعني وأنت تقرأ هذه النصوص وهذه الدلائل في حق الوالدة فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الوالدة الخالة بمنزلة الأم فهذا يعني أن لها من البر والإحسان والسلاة والتلطق وحسن المعاملة شيئا كبيرا فهي بمنزلة, فهي بمنزلة الأم فإذا هذه نفتة جميلة جدا من المصنف رحمه الله ثم ختم الكلام على هذه الكبيرة بذكر بعض الآثار وفيها من الأحبار التي تقوى عن بني إسرائيل وعن الكتب السابقة والمصنف رحمه الله لم يذكر هذه الآثار ليعتمد عليها في الباب لأن مثل هذا لا يعتمد ولا يعد عمدة في الباب ولكن جرت عادة العلماء أن مثل هذا ومثل بعض القصص وبعض الأخبار ومثل بعض الآثار والبقائع تذكر على سبيل الاستئناس ولهذا يقولون ذكر للاعتضاد لا للاعتماد أو ذكر استئناسا فالمصنف ذكر هذه الأشياء لا, لا, لا لأنها عندها الباب والعمدة في الآية الأحاديث التي مرت ولكن هذه ذكرها رحمه الله على وجه الاستيناس اثر وهب بن منبه وكأبو الاثر الاخير الذي ختم به هذه الترجمة ونسف الله عز وجل ان يعيدنا عن البر وان يعيدنا من الحقوب وان يهدينا سواء السبيل وان يجفي والدينا عنا خير الجزاء وان يرحمهما كما ربيانا صغيرا قال كبير سابعا حكم ذذا قال الله تعالى لحظة, لحظة. ما ادري اخوان المواصلة الى الساعة التامنة هيها مشقة عليكم ولا والله ما ادري انا احسن انكم تستدفلوني ولا لا لان ايضا انا بلغني إن البعض ام والبعض يعني في الدرس غلب هالنوم والبعض نام و... فماذا لأنا أكون بهذه الصفة أمامكم مسكل عليكم ما هو حد ذلك وإلا لو... لو... أن الكتاب كبير وأنا ودي أدعي منه في الأيام هذه فماذا لأنا كان أصلا تذكيري أجل سمع كبلة التاسعة لكن استقلت الأبر أكثر فزعلتها إلى الثامنة فالأمر إليكم تبغل إلى السابعة إلى انا قررت في حسابي أن أنهي الدرس الثاني وحقيقة الدرس درسكم يعني أنا أتطفل عليكم بالجلوس أمامكم بالشرف والبيان وإلا الدرس درسكم فإن تصبرون إلى الثامنة نجعل طريقة ثابتة لنا كل يوم حتى أيضا كل واحد يدفل الدرس من البداية وقد نفسه أن لا ينتهي إلا الدرس للثامنة يعني ما يقول في نفسه ان شاء الله اليوم الشريخ ينتهي الساعة سبع لا من البداية يدخل ومضطب نفسه حتى في الليل ايضا يحرص على النوم المبكر لان في جلسه الى الساعة ثمان لكن ان جلسوا عند امل يمكن اليوم سبع يمكن ست ونص ربنا يكرمنا وننقي الدرس بالسادس والنصف فاذا اتفقنا ذاتي كلنا مهيئين للساعة الثامنة وايضا ممكن ناحيه نفسيه نجعلها الدرس التاسعه ونهيه في الثانيه هذه اخف وطئا على يكون الدرس لل ولكن اذا وصل جدامنا اقول لكم يكفي اليوم الى الى هذه نفسيا جيدا لا فما ادري نستمر الى الثامنه اتصبرون ولا تزعجون مني ولا كون ثقيل نستمر مع دور السابع قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم الله ورسوله ثم عقد المصنف رحمه الله هذا العنوان ببياني هذه كبيرة أكل الربا وأكل الربا هو في الحقيقة أكل لأموال الناس بالباطل وبغير حق وبغير عوض وبغير مقابل وهو من أمر الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حج حجة الوداع وخطب الناس وهدم أمور الجائلية وضع, وضع تحت قدميه ومن ضمن ما قال في ذلك اللبا وأخبر أن اللبا وغيرت الأمور الجائلية كلها وضعها تحت قدمين عليه الصلاة والسلام فالربا يوضع تحت القدم وليس أمرا يطلب ومقصدا يسعى لتحسينه بل هو أمر بغير وأمر ما مشهي مكانه تحت القدم ويمضي الإنسان بالأعمال الصالحة والخيرات الزاكرة وطلب المال مما شرح الله بالوجه الذي أحل والسريعة جاءت بتحريم الربا لأنه يفسد المجتمع كله حتى, حتى من يستحوذ على المال الكل يفسد أما الذي استحوذ على المال فهو مال منفوط وأما الذي أخذ منها المال بغير حق فيبقى صريعا الفقر والحاجة والعوز فتكون الأموال مكدسة عند الأغنياء من حوقة البركة والفقر يشتد في المجتمع ما لا يكون الحاجه تظهر على الناس على تشتد ما يكون اموال هؤلاء الفقراء والمحتاجين مكنوزه ومجموع عند الفوق عن غير حنغير حاجه إليها بل هي من فوقه البركه من فوقه البركه يعني اموال طائله عندهم مشتقه لا لا, لا لا لا يستفيد منها ولا ينتفع بها و, و, و وليس ببقائنا عندها أي ثمر عليه لا, لا, لا في دينه ولا, ولا في دنياه تصوير ممنوع لا, لا في دينه ولا في دنياه فالمهم أن الخطرة من أبنغ ما يكون ولهذا جاء الإسلام بتحريمة وجاء الإسلام باستطع والعفو والإحسان ومساعدة الآخرين وإن كان ذو عسرة فنظره إلى ميسرة مراعاة الحقوق التعامل بالتأخي والمحبة معاني عظيمة جاء الإسلام بها وأما أكل بيبا فهذا أكل لأموال الناس بالباطل والظلم والبغي والعدوان فجاءت بتحريم ووجاءت النصوص المحرمة للبيبا ببيان العقوبات الشديدة للمراجع وهنا في الآية الأولى وصف المرابي بأنه محارب لله ورسوله قال فاذنوا بحرب من الله ورسوله ومن كان بهذا الأمر يعني أذنوا له بحرب من الله ورسوله فما شد قصارته في دنياه واخرى فخاسر في الدنيا والآخرة قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله والآية الثانية في تحريم الربا قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخططه الشيطان من المس لا يقومون أي يوم قيامة من قبورهم عندما يكون البعث والنسوء والقيام لرب العالمين لا يقوم المرابي إلا على هذه الصفة التي ذكرها الله لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخططه الشيطان من المس يعني يكون مثقل مترنحا وتقيلا في قيامه وقال بعضه للعلم لثقلي بطنه وانفلاء بطنه بالمال المحرم الذي ملأ بطنه به في في حياه و واجب الحديث كله جسد قام على الصحت فناه اولى به نعم وقال تعالى ان الذين لا في النار هم فيها خالدون ان كان مستحيلا للرباء فهو كافر مخلذ في النار أبد الآبات وإن كان غير مستحل لله ولكن غلبته نفسه فوقع في, فوقع في بعض المعاملات الربوية فهو اكتكب لجريدة عظيمة وجريمة كبيرة وإثم عظيم وهو عرضة للعقوبة قال في في كما لا ان اله الذي ذكرته بالمرصاد لا خلود كان مستحيلا فحكمه الخلود في النار ابد الاباد لانه كاف كان غير مستحل فيكون في قول تعالى قال تعالى اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اي ما لم يمنع مانع والتوحيد مانع من الخلود كما دلت على ذلك النصوص الاخرى ومنها قول اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله ف فالتوحيد مانع من الخلود ما لم يكن الانسان كافرا بالله ما لم يكن ناقبا لتوحيده ف فالتوحيد مانع من الخلود وهذه يعني فهم هذه النصوص يظهر بغم النصوص بعضها إلى بعض نصوص الوعيد ونصوص الوعد نعم قال <سؤال> النبي صلى الله عليه وسلم اتذني مستعى لكم بالبات رسول الله اتذني مستعى لكم التي حفظت الله بها الحق وأكلوا فيها وأنطلاء المنين المتولية والسحن وقالوا فيها وقالوا فيها هذا الحديث ذكرت لكم فيما سبق أنه سيتكرر معنا بحسب الكبارك الكبيرة القادمة أكل ما اليتيم سيأتي معنا الحديث وعند قتل النفس وعند السعر وعند الشرك مرض فهو يتكرر والمصنف عادة هنا في إرادة لهذا الحديث يذكر أول الحديث وموضع الشاهد في كل المواضع كان يذكر الحديث وموضع الشاهد وهذا ذكر الحديث بتمانه مع أنه سبق أن ذكره بتمانه وأظن الله تعالى أعلم ان هذا يعني نوع من النفع الذي قصد به المصنف قارئ الكتاب يعني قرأته أولا ثم مرت عليك سواهد ولا يزال يتكرر معك ثم ياتيك في موضع من هذه الموضع أعاده لك بنفضه فهذا نوع يعني لعله قصد ذلك حتى يذكرك ويفبت الأمور السبعة التي مره عك في في اول الحديث وال من, من الحديث قوله فيه واكلوا الربا قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يهدي من فاجر مسلم كلمه بالسلام فاهني متشدد استمعوا نعم قوله هنا لعن الله آكل الربا وموكله آكل الربا أي الأمراض الذي, الذي يأخذ أموال الربوية من الناس فهذا آكل الربا وقدم تذكر هنا لأنه هو الذي يحصل له الانتفاع من هذه الأموال بأخذها أما المعضي فهو مأخذ منه ما من منه الذي هنا قال المواطن يعني مواطن فالربا فيه آخر وفيه مواطن فيه آخر من الربا والذي ينتبع بالمال الربا وغالبا هذا الصلف هم الأغنية يستغلون ما عندهم من مال لاستعماله في المرابات وأخذ ما عند الناس من الأموال بالباطن وساحب ما عندهم من الأموال بالباطن فالآكل الرباء هو الآخذ وموكله هو المعطي وقد في حديث آخر قال والآخذ والمعطي سواه الآخذ هو الآكل و و و و والموكل هو المعطي الذي قال أعطى المال الربوي لهذا الآخذ قدم الآكل لأن الأغلب في الانتفاع بهذا المال هو الذي ينتفع به وخص الأكل بالذكر لأنه من وجوه الانتفاع ليس كل الانتفاع يعني ليس كل الانتفاع المرابي بالمال أكل عند بعض المرابين من الأممال الطائلة لو أنهم أرادوا الأكل بذا بها نحتاج الى بطون من من يعني نحتاج الى بطن مثل مثل مثل حتى يبلع الاكل بالمال الذي عنده عنده اموال طائله لا احد بلاها حصلها من عنده فبطن صغير ما يمكن ان ياكل به كل ما ما عنده من اموال هو سياكل يعني شيئا قليلا وان لو كان يحتاج الى أن يأكل بكل المال الربا واللي عنده يحتاج إلى مدينة كبيرة بطن بحجم مدينة كبيرة حتى يستوعب أكل ما, ما, ما ولا تكفي مدينة يمكن تحتاج دولة حتى يأكل كل الطعام بالمال الذي عنده فإذا هذا وجه من وجوه الانتفاع قال آكل الربا لأنه وجه فهو أبرز وجوه الانتفاع الأكل وإلا سواء أكل به ولا بنى به ولا اشترى به دابة وإلا آخرة هذا كله يتناول الحكم قال آكل الربا وموكله أي معطيه وموكل الربا ومعطي الربا ملعون ليس الملعون المراضي وحده فتجد بعض الناس عندما يحتاج يرابي وتضيع أموالا عند الأغنية ثم يقول لعنة الله على هؤلاء المرابين تبقى إقراء الحديث وموكلة وموكلة المعطي أنت ممنوع عن حتى وإن كنت محتاج ما ترابي تبحث عن طريقة مشروعة صحيحة أما أن يعطي ثم تضيع أموال على يديهم ويقول فاتل الله هؤلاء المرابين لعنة الله على هؤلاء المرابين وينسى الحديث الحديث لعن الله آكل ذيبه وموكله وقال الآخذ والمعطي سواء لماذا المعطي لأنه لولا لم يعطي لم يحصل فوالذي أعانى على الإثم وإلا لو امتنع الناس من إعطاء المرابين ما حصل فإذن هم الذين أعانوهم وتعاولوا معهم على الإثم والعدوان. فإذا هذا أمر مهم ينبغي أن ينتبه له هنا أن اللعن ليس خاصا بآكل الربا بل هو يشمل الآكل والموكل الذي هو المعطي يشمل الآخذ والمعطي يشمل من أخذ الربا ومن أعطى الربا كلهم يشملهم اللعن بل قال عليه الصلاة والسلام الآخذ والمعطي سواء لأن هذا الربا عدوان وظلو اشترك فيه اشترك به ذاك لحاجته لكثرة المال وهذا لحاجته لبعض المال فحاجة مشتركة جعلتهما يدخلان في هذا الكوب الكبير والذنب العظيم فهما في الاسم, الاسم سواء وكل منهما جاء ملعونة اذا اكل الربا حرام واعطاء الربا الحرام وكل هذا من من التعاون وليس هذا فقط بل جاء في زيادة للحديث وكما نبه المحقق في مسلم أيضا قال وشاهديني وكاتبه وشاهدين يعني من شهد, من شهد على الربا مثل اثنان آخب ومعقي في ربا وأتي إلى شخص ثالث أو شخصين وقالوا عندنا معامة اشهد لنا عليها فقال أشهد وأدل بسهادة أيضا هو يسمى له اللعن لأنه تعاون معهما على هذا الأمر يعني يسمى له اللعن لأنه أعانهما على المحبور وإلا لو أنه, أنه ذهب إلى الشاد والثاني والثالث وقال ما نشهد على جوع ما نشهد على ربا ما نشهد على حرام يمكن ان يمتنعون ويمكن يمتنع اخذهما لأن, لان وجد من يكفه ويمنعه هذا حرام كيف نسد عليه هذا الثور هذا الظلم كلنا واحد سنا من الشهاده والمرابي ما يريد ان يستحمله لا الا بشهود حتى يثبت ان فعلا له, له هذا المال فاذا امتنع الناس من الشهاده لن يوجد هذا الربا في المال لان المرابي لا بد لا عند المراتين يا الياء يكون هناك شهود يثبتون الله وايضا يحتاجون الى كاتب يكتب لهما فمن كتب لهما ايضا هو شريك لهما فكتم لانه اعانهما على هذه المعامله الربويه اذا هذا فيه معنى قوله ولا تعاون على الاثم والعدوان فآكل الربى ملعون وموكل الربى الذي هو معطيه ملعون والشاهد اثنين او اكثر ملعونين والكاتب من يقوم بالكتابة ايضا ملعون فهذا كله ايضا يدلنا على خطورة الربى وسدة عقوبة صاحبه عند الله وايضا عقوبة من يعين عليه وان لم يرابي في نفسه ولكنه اعان على الربا اعان على هذا مثل فله العقوبه الشديده على هذا الحديث نبه المتحقق على ان سنده ضعيف ولعن آكل ربا وموكلة وكاتبة ثابت كما مر معنا في صحيح مسلم قال آكل ربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك من العنون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ولعنهما على لسانه موجود في الحديث الذي قبله وهو يزيد في هذا الحديث في قضية إذا علم ذلك يعني بلغهم الحكم وعرفوا حكم الله سبحانه وتعالى يوم الثامنة أكل ما نجيتين لكل ما قال الله تعالى المزمين يأكلون الأمران ظلما إنما يأكلون في وسيسرون السعيرات ثم ذكر هذه الكبيرة أكل مال اليتيم بلما اليتيم هو ذاك الولد الصغير أو البنت الصغيرة التي مات عنه أبوه فأصبح يتيما وترك له مالا وهو في صغله وفي صغله لا يدري عن مال والده ولا يدري عن حجمه ولا يستطيع أيضاً أن يحفظه فهو صغير وجاهل ولا معرفة له من المال بل لو أعطي المال له في صغره لضعه فهذا المال يحتاج إلى حفظ واليتيم يحتاج إلى من يكفله ومن يرعاه ومن يقوم به مقام والده ولهذا جاءت النصوص كبيرة جدا. في فضل كفاله اليتيم قال عليه الصاد والسلام انا وكافل اليتيم كهاتين وورد في كفاله اليتيم اجر عظيم جدا فكفاله اليتيم والمحسن اليه ومن يرعاه ومن هذا له اجر عظيم وتواب له منزله عاليه ورفيعه الجنه لقاء هذا الاحسان و وهذا صنب من الناس يوفقهم الله سلو وعلا بعضا ينفق من أموالها أموال طائلة ليرعى بها الأيتام رأفة ورحمة وإحسانا وشفقة وقسم آخر والإيال بالله من الناس فيه شر وفيه فساد وفيه طمع وفيه شرف فيتعدى على مال اليتين وانظروا إلى أقسام الناس وأحوالهم وطبقاتهم يعني من الناس من فيه من الشفقة والرحمة والإحسان من يخرج من ماله ومن ينفق من ماله الشئ الكثير رعاية للإيتام وشفقة ورعما وقسم آخر قليل وفيه شرع وفيه خصال بهيمية فيتعدى على مال اليتيم ويستغل جهل اليتيم بالمال وعدم علمه فيبدأ يأخذ منه وهذا الأخذ قد يكون قد يكون أخذاً تدريسية قد يكون أخذاً تدريسية جنعنا أن يأكل بالمعروف لأن لأنها الأكل إذا كان بالمعروف فكما أيضا سيأتي تنبيه على ذلك عند المصنف لا شيء به إذا كان يرعاه ويأكل بالمال بالمعروف لأنه هو محتاج ولكنه جند نفسه للعاية هذا اليتم أو لعاية هؤلاء الأيتام وتنمية مالهم فله أن يأكل بالمعروف فله أن يأكل بالمعروف فقد يأتي الشيطان هنا في قضية الأكل المعروف فيتأول لنفسه فيوسع دائرة يوسع دائرة المعروف ويبدأ يعني ما من مالا اليتيم بشره بغير غير حد وهو في نفسه متاولا ان هذا انه, انه يأكل بالمعروف فهذا صلب من الناس وصد آخر لا هو اصلا فاسد و و, و, و, و أمال الناس بالباطل واستغل حاجة هؤلاء وضعفهم وفقرهم وقلة علمهم صغرهم فاكل اموالهم بالباطل فجاءت الشريعة بحماية أموال الأيتام ورعايتها والتأكيد على حفظها و... و... وعدت الشريعة أكل مال يتيم كبيرة من الكبار عدة أكل مال يتيم كبيرة من الكبار يعني ليس ظلم صغيرا ولا ذنب صغيرا وإنما هو ذنب من الذنوب الكبار ووصف بأنه موبق أي مهلك لصاحبه في الدنيا والآخر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات الموبقات وذكر منها أكل مال اليتيم وذكر منها أكل مال اليتيم ونصع في الحديث على أنه من الموبقات يعني من الذنوب الكبيرة المهلكات ف والله جل وعلا ذكر حقوبة أكلة أمال اليتامة بالظلم قال إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُنُونَ عَمَّالِ الْيَتَامَ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُنُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا وذنبه الذي اخترف في الدنيا أكل مضعه في بطنه ظلماً يعني أدخل في بطنه ظلماً ما, لا يحل, له. ما, ما لا يحل له وذكر آكل هنا لأنه الأقلم لا أن الحكم متعلق به فقط سواء اخذ مال اليتيم اكله او اخذه بغير اخرى يعني لو ان انسان اخذ من اموال اليتامى شيئا ولم ياكل منه اكل من ماله الخاص وهذه الاموال استخدمها في المشاريع الخاصة وتنولها وأخذها لنفسي هو داخل في قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمَّالَ الْيَتَامَ ظُلْمَ لماذا ذكر الأكل؟ لا لأن الحكم متعلق به مختص به ولكن ذكر الأكل لأنه هو الغالب هو الغالب في وجوه الانتباع بالمال الغالب بالأكل إن الذين يأكلون أموال يتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا الدم أكل والعقوبة أكل يأكل نارا ويصل سعيرا في بطنه فتتأجج يوم القيامة هذه عقوبته عند الله إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا قال الخاصة وَلَا تَقْرَبُ مَالَ يَذْيُمِ إِلَّا بِالَّتِهِ أَحْسَنَ قال وَلَا تَقْرَبُ مَالِ يَذْيْمِ إِلَّا بِالَّةِهِ أَحْسَنَ يعني إذا أكل من أو أخذ منه يأخذ منه في حدود المعروف وفي حدود الحاجة لأن يبتز مالها أو يأخذ مالها أو يتعدى على ماله وإنما يأخذ في حدود حاجته مادام أنه جند نفسه لرعايته وخدمته وتربية وهذا يتطلب منه جهد فلا بأس أن يأخذ منه بالمعروف شيئا يسيرا والمعروف في كل مكان أو في كل وقت يقدر بقدرني لم يقيد بشيء معين ولكن ينظر في كل موضع وكل مكان بحسبه قال ولا تقرب مالا يتامى هنا أيضا انتبه ما قال لا تأكل قال لا تقرب ما قال لا تأكلوا أو لا تأخذوا وإنما قال لا تقرب وهذا إضافة إلى ما فيه من النهي عن الأكل والأخذ فيه نهي عن القربان بمعنى كن بعيدا عن هذا الحمى لأن من حام حول الحمى يوشف أن يرتع فيه فقوله ولا تقرب هنا وأيضا قولة الآلة التي قبلها ولا تقرب الزنا في سورة لا نهي عن الأمر ونهي عن قربانه وعن كل وسيلة تفضي بالإنسان إليه قال ولا تقربوا ما اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده أوكو بالعهد إن العهد كان مسؤولا قال عليه الصلاة والسلام بثنث السبع تبقات وذكر منها أكبر مال اليتيم وهذا الشديد كما قدمت يتكرر والشاهد منه هنا خوله أكل مال اليتيم حيث, حيث عدى النبي صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر فكل ولي اليتيم كان كبيرة فأكل من معروف كلا بأس عليهم وما ساكى المعروف تسريح حرار فكل ولي اليتيم كان فقيرا يعني لاحظ هذه التقييدات كان فقيرا يعني هو محتاج وبدل نفسه لرعاية هذا اليتيم وتنوية أمواله وحفظ أمواله فله حق لهذا الجهد الذي قدمه وإن كان غني فاحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى لأنه غني وهذا حق لهذا اليتيم فكل ولي اليتيم كان فقيرا فأكل بالمعروف فلا باس عليه فلا بأس عليه يعني إذا كان أكل بالمعروف يعني في حدود الحاجة في حدود الحاجة فهذا لا بأس عليه وما زاد على المعروف فسحت حرام وفي الحديث كل جسد قام على السحت النار أولى به فإذا زاد على معروفه تماد في أكل مال اليتيم صار عرضة لهذه العقوبة عرضة لهذا الوعيد الذي مر معنا في النصوص نعم إلى في من هذا حقيقة ضابط جميل جدا ل... ل... ل... ل... لنعرف فيه المعروف في هذا الباب يعني لو أن الإنسان أراد أن, أ... أ... أ... أن يرعى أ... ما يتيم شخص فقير ومحتاج وأراد أن يرعى ما لا يتيم وأن يتكفل برعايته في حيث أنه يأخذ... من ماله بالمعروف فكيف يضبط المعروف لو, لو, لو ذهب إلى شخص من المعروفين بالامتزاز وأكل الأموال بالباطل وعدم الورع وعدم وقال وش إيش المعروف لو استشارى مثل هذا وقال ما هو المعروف في أكل مال اليتيم ماذا سيقول له إذا ذهب إلى مثل هذا الشخص المعروف بالابتزاز ولكن يمكن يقول لفرصتك أنه ما تضيع أنه ما بعدها فرصة ولا تضيع إن ضيعتها فإنك أحمق هذه فرصتك الآن من يلقى مثل هذه الفرصة ما دام أنت الآن ستقدم وسترعى مالك خذ من مالك لأنك أنت الآن ستتعب وتضيع منك أوقات ويبدأ يدخل بها ما أشياء هي من ما ما ما ما ما ما من الشيطان شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرة القولي ورورة هذا هذا دعاة الباطل ولهذا نهل هذا المؤمنة لا فيها إلا مثل ما قال الذهب الآن أعطانا ظابط في الباب قال والمعروف يرجع فيه إلى عرف الناس المؤمنين الخالين من الأبراض الخبيثة القالينه من الاغراض الخبيه اما من عنده اغراض خبيه في الاموال وفي الاقتزاز وعدم مراعاه حرمه المال و هذا ما يستشاب لانه لو, لو, لو استشاب سسينطق ب, ب, ب, ب في مشورته بنا عنده وكل الى عند الذي يضع فالذي يضع ذهي هو خبث عنده واعتاذ عليه فالذي فان به توجيهه ومشورته وما عنده ولهذا الخبيث او الذي عنده غرابا خبيثا ما يستساغ ووين ما الاستشاره اهل الصلاح واهل التقوى واهل الذين يوجهون الوجهه الحسنه ويدلونه على المعوق الذي يمكن أن ياخذ في حدوده